اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من ولاه وعلى كل من صار على هديه والثنى بسنته واقتفى أثره لا يوم بعد مشاهدي الكرام مشاهدي قناة البصيرة الفضائية في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اللقاء المفتوح نعيش هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل تحت عنوان من علامات النبوة. في بداية هذا اللقاء يسعدنا أن نرحب بفاضلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد والمشرف في العام على قناة البسيارة الفضائية أهل ومرحباً بالدكتور. أهلاً أستاذي شكرًا. نور الله. أحفظك يعني الجهاد اللي فهولتك بنقدمه كل يوم ده والله يا ربنا يبارك فكرة هم حد يبقى معانا يعني لان انا تعبت من الناس على واحد <تصفيق> ربنا عزيز الله يكرمك يا شخص فهولت الدكتور النبي صعفالنا بين في أحاديثه عن أشياء ستحدث في آخر الزمان هم. مثل علامات الساعة وما سيحدث من أحداث وهي من علامات النبوة يعني التي تدل على من صعفالنا عايز بتدي مع فهولتك النهاردة اللقاء بحديث في صحيح البخاري تكلم نفسه صلى الله عليه وسلم عنه كلام لما تقرأه كام عجيب فعايز اربطه بحال مصر اللي احنا عاشينه لعل كثير من اخوان المشاهدين ما يعرفش الحديث ده حديث ابو هريرة رضي الله عنه نفسه صلى الله قال منعت العراق ودرهمها وقفيذها وقفيذها ومنعت الشام وديها ودينارها ومنعت مصره ارذبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودم فعايزة عشنا وفلتك في الحديث ده ايه معنى منع مصر للدينار والضرهم و ايه معنى عدتم من حيث بدأتم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في إخباره عن ما سيحدث في المستقبل من باب انت عارف طبعا كل خبر ورد في القرآن وفي السنة يتطلب التصديق نعم الرسول ينبيع عن شيء غيبي فذا يبقى بوحي صحيح لكن نبع السلام لا يذكر يعني تفاصيل الحدث بحيث ما سأقول لك في السنة الفلانية في اليوم الفلاني لا, لا هو بيعمل إضاءات تشعر المسلم بإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وإنما نجد قرآن حق صحيح أما ما يتعلق بحدوث الحدث نفسه في توقيتي أو في شابه ذلك نحن لنعرف أن الرسول أخبر به حق والخطأ الكبير بيقع فيه كثير من الناس إن بيحاول يجسد الحدث أو الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم على واقع معين في سنة إيه؟ معين. معينة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيخبر بهذا الخبر قد يتشابه فعلا وجود هذا الحدث آآ... لا سيما إذا بانت القضية قوي فالمسلم يبقى واثق في أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق <تصفيق> حق فبيستمر في التمسك بالكتاب والسنة والمنهج وهو ده الغالة النهائية يعني الغالة النهائية أصلا سواء من الخبر عن الأمم الماضية أو عن ما سيحدث غلبة الروم في أدنى الأرض إلى غير ذلك أو ما سيحدث لنا في المستقبل أو علامات الساعة سواء الصغرى أو الكبرى مزيد من التمسك بالمنهد انتظارا للموعد اللي هيبقى فيه دار الجزاء وترتيب الحساب على دار الابتلاء اللي احتفيها فالإنسان يتمسك بالكتاب والسنة ويعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق الحديث صراحة يعني فعلا يثير الانتباه لأن صلى الله عليه وسلم بيقول منعت العراق درهمها وقفيزها الدرهم طبعا معروف العملة يعني يعني العملة في الإسلام الدرهم والإيه دينار. والدينار، الدرهم من الذهب والدرهم فضل. من الفضة منعت العراق درهمها وقفيزها هم قالوا الكلام ده متعلق بمسألة الخراج اللي بيجي للدولة الإسلامية طب الدولة الإسلامية دلوقتي مش موجودة واقصوا بدولة الإسلامية الخلافة العظمى يعني اللي كانت على يعني ساعة الخلافة مثلا العثمانية والعباسية أو العلموية أو, أو حتى الخلافة الرشيد الآن المسلمون كما تعلم ممزقون إلى دويلات صغيرة مزقها الغرب وعمل وصنع شرعية كاذبة اسمها شرعية الدولية بحيث لا تعود فكرة الخلافة وهنقول فكرة الخلافة في عودتها دي في حد ذاتها يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد بالتمكين لمن قطاعه لكن مسألة ان هما يحول القضية الى حدود دولية وما شابه ذلك فالقصد من العملية دي اصلا الشرعية الدولية اللي عملتها امريكا واروبا وكده هي عملية ضمان عدم عودة قوة المسلمين وحدتهم دي في الاصل دي اصل امريكا وقنية امريكا لكن ال الخطأ اللي وقع فيه مثلا إخوان وحسن البنا يعني إن هم لما قوموا يأسسوا لعودة خلافة ف الحديث عن الخلافة والكلام عن الخلافة حسن البنا هو اللي ضل في الوصول إلى هذا المعنى صحيح. من خلال فكره الخبيث أو فكره الضال في في قضية إن جماعتك هي المسلم فقط وهي اللي هتقيم إيه خلافة المهاجنة هو ممكن نتصور مثلا اتحاد الدول العربية والإسلامية بحيث يعملون اتحاد زي دول مجلس التعاون الخليجي دلوقتي لو عملوا دول مجلس التعاون العربي ونصبوا لهم واحد يدير هذا المجلس خلاص بقى عندنا خلال خلالة عهد مش محتاجة حاجة بل الكل بيسعى الان الى مسألة يعني وجود ولايات متحدة عربية او إسلامية على نفس النظام الموجود الأمريكي اللي هو يتباهى به الآن على أنه أقوى دولة صحيح فلو المسلمين اتحدوا مع بعضهم أنا أذكر دكتور الله يرحمه الدكتور جميل المصري شيخنا واستاذنا كان بدارسنا حق عام إسلامي فأنا بسأله مرة بقوله يعني ما فيش حل للواقع الإسلام والعربي قال لي حل بس من اللي يجروا عليه قلت له الحل إيه هل كل الدول العربية والإسلامية تنسحب من الشرعية الدولية والأمم المتحدة ولمش نكفر بكم مش ع حل صعب صحيح. صحيح لو ان الرؤساء بقى فيهم اللعبة دلوقتي ان هم كانوا بيتعاونوا مع الاخوان لتشتيت البلاد الاسلامية وتمزيقها اربا وان الدول العربية بعض الدول العربية او اغلبها يعني زي مصر والسعودية والامارات وبعض الدول فائت وعرفت ان هم يريدون تمزيق العرب وتضيع الهوية الإسلامية كلها لو بدأ هم يتحدوا مع بعض ويكونوا ولايات متحدة وامنة بهذا الامر كل الدول العربية هيبقى احنا عندنا قوة تقدر تقف لمين للقرب وده واضح في المساعدات اللي قدمت من المملكة والامارات والكويت وليها لبصرف اللي في هذه القدمة عمل اوز احساس ايماني فطري وطني قومي قل فيه ما تشاء م. احساس مشترك ما هو انتو معا... أنت عايزين معانا كده انا كنت تضيعوا المسلمات احنا بيربطنا دين ولوهم بس وبعدين الاخوان نظرا لان هم مش فاهمين ومشيين على عامهم ورحسن البنى في فكري في قضية ان الاخواني بس هو المسلم وما عدا ذلك هو كافر فكفروا العالم كله وكفروا المسلمين وبدأوا يتعاملوا معهم بالصلاف وغرور صحيح فربنا سبحانه وتعالى ازل وعشان يفوقوا ويطوبوا ويرجعوا ويعيشوا مع المجتمع الاسلامي كمسلمين ان اكرامكم عند الله ايه هوكم مش اخوانكم يعني صبرا كزيح فالاحداث ايه لم تسير على من هذه النبوة ومتابعة الكتاب والسنة لازم تقول للذي ذكروا والسلام. فدلوقتي احنا مش هنخرج من تجارة بالدين ساهم فيها الإخوان المسلمون تحت شعار الإسلام والحل فطلعوا كذبة في شعارهم وأساءوا, وأساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلينا وأساءوا لكل كل واحد يدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة بسبب العلم الإخوان في السنة مش هنخرج من هذا فنستغل قضية خطأ الناس دي في التجارة في البي واللعب واللي عملوه بعض المشايخ وكده يعني فإنني أنقلب على الطرف المقابل وابقى علماني محط صحيح زي ما اسمه ريايا كان إسلام البحيري بيحاول في بعض البرامج اللي عملها على أن يستغل خطأ المشايخ في أن في فين؟ في المنهج الصحيح ويحاول عايز إسلام إسلام علماني زي اللي درسوا في بريطانيا وكده يعني اخبالك ازاي هو الاسلام الجديد الاسلام اللي على السوبر اللي هو شايفه يعني اللي يطعم في الوحي نفسه في الكتاب وفي السنة يطعم لك ما تاخدش من الدين اللي على هواك هو امريكا مش عايزة فيه مش عايزة لكده يعني مم. فهو طبعا هو لو خلى البلد عامنا برضو تسير في المجاهرة بالعصيان واشاعة الفحشاء في الذين امنوا عن طريق الاعلام وغير ذلك لازم تجي عقوبه رب من ربنا سبحانه شما تعالى لأنه المطلوب إن نحنا نكون على الإسلام الوسطي والislam الوسطي اللي ربنا قال ألف وثلاثة يرجعناكم أمة الجهة الوسطى هو إسلام الدليل إن يكون القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم فيما ما أخبر عن ربي في كتابي أو صح في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما بديش لي بقى لا اللي صح في البخاري ومسلم ما ينفعش ما أنت بديتني في ديني بقى ماش فكات أنت عايز الإسلام على مزاجك أنت فكونه مش فاهم هو الإسلام مطلوب إن احنا نعرف الناس بالإسلام ونفهمهم دي الربنا وإن اللي بيتابعنا بعسلان فالناس كلها هتسمع إنما إفرد الناس أعرضك وقالوا إحنا عايزينها كده تبقى علمانية محضة بعيدة عن الوحي وكل اللي عايز يبقى إسلامه يبقى في قلبه فتأتيهم الله. لازم اللي حصل في العراق لما الشعة استولوا على الأمريكا مكنت للشعة أنهم يستولوا على العراق حصل في صراع بينهم وبين أهل السنة هناك. والصراع ده مستمر والقتل لا ينقطع وكل يوم زي ما انت شايف في التلفزيونات وحاجات ربنا عارفها فوضى بتحصل في اي بلد بتنعكس على الوضع الاقتصادي نعم فدلوقتي العراق هل هي العراق المنتجه اللي كنا بنشوف منها كل الخيرات اللي تيجي من طرف العراقيه فانت لما تشوف الوضع بالظبط ولك منعت العراق درهمها وقفيزا القفيز اللي هو المكيال يعني المكيال معروف ايام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للوزن وكده فالعراق منعت هو منعت العراق ودرهمها وقفيزها انت بتشعر منها ان ايه الارض ما عادتش بتطلع او الخير ما بيطلع ويتعدل الناس يعني يدوم كف اللي موجود اللي موجود وبعد وبعدين هو ذكر ايه العراق شفت صلى النبي على السلام انت لو جيت تشوف تلاقي البلاو البلاو كلها بدات بالعراق نعم امريكا اول معامل وبعد كان هناك فيين الشام الشاب. ومنعت الشام مديها ودينارها وطبعا وضع الشام مش محتكلات دينا الشايفين الشيء الغريب بقى والإنسان بيستغرب له نصاصر اللي بيقول ومنعت مصر اردبها ودينارها على فكرة اردب لسا جبالة النار نعم طيب الدينار بدلوه بالجنيه ومنعت مصر اردبها ودينارها بمعنى ان الوضع الاقتصادي في مصر برضه في انهيار من ساعة ما بدأت الثورات دي في غد مصر بتستنزف طاقتها وبتاخد من برها شغال على كيف لكن الانتاج الداخلي اللي بيطلع مش مكفي مش مكفي بكفي اكد يكون صفر انت في في عجز في الموازنة لا. فالانفاق اكتر من اللي جادئ داخل فيادو يكفل ايه الناس وتضطر تحترج من هنا ومن هنا ومن هنا طب الاشارة اللي انا زي اضاءة كده عليه والسلام على حدث في يحدث الواحد لما يجي شوفه صدق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم على اساس اما القضية قضية الزهد في الالتزام حتى من قبل اللي هم تبروا بالدين وكانوا بقول الاسلام والحق ان هما قساءة الاخوان لا يمكن تقدير الضربة اللي ضربوا فيها امك محمد صلى الله طيب انا هنا عشان فضلتك تكمل عايز اقف دي لان دي عاملة مشكلة مع الناس طب. دائما يقولوا الدكتور رضواني متحامل على الاخوان واخد موقف شخص من الاخوان هو ليه كل ما بيكلم بيكام عن الاخوان وسام العلمانيين واليبراليم ما بيكلمش عليهم وايه المشكلة اللي ما, بينه؟ ما بينهم عشان يعمل عليهم كل هذه الحلقات و ويصخر القناة الكامل عن الإخوان والتحزين من الإخوان لدرجة إنه أضعف مكانتهم في نفوس الناس. أنا بقول لك إني الإخوان أخطر ما يمكن على الأمم الإسلامية أخطر من العثمانيين. نوضحها بقى شو أنا. أخطر شواني من اليهود النصارى. أنا بقول أخطر من اليهود النصارى. أنا بقول. لكن شح عبادي كمان. أخطر من اليهود النصارى. ليه؟ لإني أنا بقولك عبادي فأنا عرفته. واضح بالنسبة لي. خلاص علماني ححصل. أخبرك يهودي خلاص لنا هحصلوا بسهولة قوي م. نصراني عارف أفكاره عارفه بالصرف ازاي عارف ان الله يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بقول النبي على السلام نصاب وكذاب وكذا يعني عليه الصلاة والسلام آآ آآ يعني حاصرته انما لما واحد يجي يتادر باسم الدين طب م. انا بقول الوقت بتوعب اخوان المسلمين انا حذرت من اخوان ليه لأن أي واحد بيقرأ فقر حسن البنا في أول أربع صفحات في مجموعة الرسائل يقول لك ده يقرأ الدنيا على طول مش فاكلة فقرأ أي واحد فيه آه أي واحد فيه مش هما بيوروا ولا وسيبين هما بقولوا لا هما نظروا لأنهم لا يقرؤون ولا يتعلمون العقيدة يعني لو إن كل واحد إخواني دارس لأصول العقيدة ومنة القدير اللي هي الأصول للتوحيد الربوبية التوحيد للأصفاء وتوحيد ال ال الربوبية فضل. أو توحيد الألوهية اللي هي الدورات منها. أي واحد الدورات الإيمانية على طول هينقلب على الإخوان بشكل عنيد جدا جدا جدا لانه يفهم بمعنى الصح وهو مش عايز ينقلب على الإخوان وعايز يحب في اخواني على عامه طب انا اعمل لك ايه م. هو عنده عصبية في التشدد والتعصب للإخوان المسلمين لا يمكن أن تبارى لان هم جايبوه جابوه على عامه عيل صغير جابوه من اولى اعدادي لغايه ثالثه سنوي وعملوا له عسكرات ودخلوه فان هو ده الحق ومعادله البطل نعم انت اللي فاهم والدنيا مش فاهمه فاذا كل واحد اخواني اصبح عاهه مستديمة وقنبلة موقوطة تكفر وتفجر إن قالك لا إحنا مش كده يبقى هو مش فاهم أوه إحنا عايزين بقى نفس المبين اللي فاهم فكرة إخوان وماشا عليه فكرة حاسة يا بنا مسادقون وبين العوام من الإخوان اللي هم يعني دخلوا حبا في, في فكرة الإسلام أو الجماعة أو حتى الموالي ليهم أو المشب لكنه مش عايف لأن بعض الناس بيقول أنتو قلتوا الإخوان كلهم خوارج كل الإخوان خوارج؟ من من صار على فكر حسن البنا تعصب هو اللي يعتقده او حمل السلاح وجهه دوله خارج لا انا بتكلم على امان حمل فكر حسن البنا اللي هو حمله بفهم اللي هو فاهم الفكر هو ماشي معاه هو الوقت حاطين في دماغه ان هو بس المسلم والتانيين ما هو مش مسلمين اه لكن مش هو ولا ولا اللي هو موالي او اللي مش ها تقرا مجموعة رسائل حسن البنا هتلاقي كل كلمة كتبها حسن البنا بتقول انت دعوة الاسلام يا الاخوان وما سواها كفر طب ايه ده غير منهج التكفير صحيح. يبقى إذا هو عمره ما هيسمع من الدكتور رضواني اخد بالك ازاي الاخوان عمره ما هيسمع من الدكتور رضواني ولا هيدعو إلى إن حد يسمع الدكتور رضواني وهيظل هو فوادي وإحنا واحنا بسبب فكره التكفير اللي هو بيحمله نعم لكن هو لو صبر وسمع فبعد ما سمع استشعر تبيا له إن دي حلاوه الاسلام في انك تبقى تابع النبي عليه الصلاه مش تبع حسن البنا اخد بالك ازاي وإن العقيدة الصحيحه هي الاصل هو نفسه هينقلب على اخوانه نعم ولذلك هم هم ليه بيحذروا مننا لان خايف يهتدي خايف يبقى كويس ما قال لا تطضي ها ما قال لا تطضي هو ما هو بكل ليه ليه مثلا واحد زي اسمه محمد بديع يشوف العامه ولا يشوف الرواد يشوف العامه ولا يشوف الفئات البسيطه اه دي بقى لك اهو كلهم ليه لان هو خايف لو جه في مناقشة طب انا بقى لي سنه وشويه بدروهم لحد منهم يجي يناقش ولا يعلق حد يفتح نفسه حد يتكلم؟ لا ايه معنى الكلام ده لأن, لا لأن, لأن هم عارفين أن حجتنا قوي وإن إحنا لو قعدنا معه في النظرة هم اللي حيسخطوا وحيسخطوا قدام مين قدام بعد طب أنا حسأل أي واحد إخواني أخي هل اللي وصلت إليه الأمور الآن بالصورة اللي ظهر عليها الإخوان والإسلام اللي هم كذبوا على الناس وقالوا الإسلام هو الحل وطلع ما فيش إسلام ولا حاجة والحكاية كلها حكاية تجارة وهما الان بيدافوا عن شرعية ديمقراطية ما لاش علاقة بالاسلام خالص صحيح. لا من قريب ولا من بعيد صحيح. هل هذه الصورة اللي نتجت عن هذا الفكر يرضاها مسلم النفسي مسلم يرضاها اخواني النفسي ده, ي... ده يخليه يعيد النظر في ال... في انتماء الاخوان دي الف مليون مرة يقول لك لا ده دول أو... يعني اسوأ ناس اساؤل الاسلام واساؤل المسلمين فازاي بقى دلوقتي جاي ايه بيتعصب للإخوان بعد اللي عملوه ده بتعملته كوارث يا الله 80 سنة وانتوا جايبون لنا المغص لغاية ما وصل الحال لما وصل إليه وجين دلوقتي تقولوا لا إحنا اللي على حق برضو مش <تصفيق> هو بيداف عن الدين وإذا الإسلام الصحيح ده إذا, في غضب. في غضب. إذا كان دفاع عن الدين ووصلوا لكده بعد 80 سنة واحد عاقل أنا عايش 80 سنة يا شيخ عز قاعد بقول الإسلام والمشروع الإسلام والمشروع الإسلام فجي أول ممسك خربت الديني صح وما خدتش الاسلام بحا وما خدتش الاسلام بحا يبقى ليه خليني اعيد النظر فيه ولا اتمادى اي عاقل يمكن هي عاقل اذا هل هم ينتموا لطائفة العقلاء لا ما بقول لك ولا ذلك بقول لك الدعي بتاعهم المؤصل القرداوي مثلا القرضاوي وصل الى درجة من وجوب الحجر العقل عليه لان لما يجي مثلا ايه ان مرسي هو الرئيس الشرعي والشعب المصري الوقت كله والجيش والشرطة كله خوارج طب ايه في الراجل <تصفيق> ده محتاج رقم الصحة عقليه المفروض طيب. طيب. حاجة عليه طيب. أنا بقولك اللي عملوا مثلا واحد زي الفريق عبد الفتاح السيسي في الحجر على مرسي لأن مرسي لم يكن يتصرف كإنه رئيس نص نصح على مدار عام كامل أي واحد عقلي يقولك لو أنت سمعتنا وإحنا منتكلم يقول يا جماعة خليكم يعني ايه بيتحكم الشعب المصري رئيس للشعب المصري مش رئيس لطائفة منبتة من الإخوان وكان يتصرف كتاب على أصل ما هوش رئيس يعني واحد ما هوش عقد فاللي ما هوش عقد ده مطلوب الحجر عليه من قبل من في يد يتحله العقد ولا نسيبه هو ده حجر عليه ده المفترض حجر عليه أخبرك يعني اللي عمله السيسي الإخوان لو هو فاهمين كويس جدا هيجوا له الرجل ده ده اللي هما عايزين بقى أو ما كانش انت عشان ترضوهن تعمل إيه هلعن فيه فريق السيسي سيب فيه كفروا كفر جيش كلهم ادعوا الى الخروج على الجيش وعلى الشرطة المهم رجع مرسي عايزين نرجع الزمن يا شخص هم هم مرسي هم هن يرجع مرسي اذا كان اقلل الشعب عمره ما هيقلل يعني هم برضو وخهم دايق مين من الناس ممكن يقلل ان مرسي يرجع تاني؟ طيب كما يكون واحد عنده استعداد ان يخرب بلد علشان يرجع واحد اصلا ما ينفعش برأيس شيء عجيب صحيح. تقول إن ده إحنا بتحمل على الإخوات والله إحنا هم حيعرفوا إن عميلنا ديت في مصلحتهم لأن فيه في سفاة منهم فلازم نحضر عيون فأنا لو قلت لا أو زي ما كان الأخ الله يصلح حاله له يقول لك لا ليس المرؤى من المروء أن إنتت إيه تقول إن هم أخبار العصر طب خليت يا شيخ على الغيات ما تدمروا للأردن هناك واتبسط إنت وخلت تقريب وعد إنت على تلها هنا فين فكرة المروءة في المسألة دي حد في حكم اعتقادي ولا في امر عام احنا مش بنتكلم مع بعض نحل مزح بكام في امر شارع ايه هل خروج الاخوان الان وحمل السلاح في وجه الدولة ورفض قيام الدولة بشكلها الصحيح ليس هذا ما فعله الخوارج يا جماعه ما هم ما فيش فرق بين الخوارج وبين اللي عملوا الاخوان المسلمين ولذلك رد التعامل معهم تعامل مع الخوارج ازاي يعني ده بيطالب تعامل مع الخوارج قاتلهم قاتلهم بس بعد ايه بعد ما كلمهم بالراحه يا جماعه ردنا اللي قتلي هت لنا اللي قتلوا مين عبد الله زخب رفض إذا في الحالة ديت دي ايه قتل قتله, قتلة. لان هم بقولوا إحنا هن... حنموتة وإيش هنسيب فدلوقتي اللي قعدوا في ربع بدأوا يقولوا يا جماعة ارجعوا وياكم يا جماعة كذا وكذا على مدار خمسة وأربعين يوم والبليتاج بينفق وصفوت عجز بينفق وعبد المرصوب بينفق و... وفوز السعيد وطلعت عفيف وعد بقى وهلوا مجرى وحسان واللي معه صحيح. كله عاد بينفق طب هه الجيش يقول لك ايه ده ديه مزار السلمية سيبهم معتصمين كده خلونهم يعملوا معسكر فين في ربع عدوي. ممكن تأخذ صلب بس أخونا محمد من الجزاية تفضل سلام عليكم سلام عليكم علي. سلام عليكم. هلا؟ هلا السلام عليكم. تفضل يا كريم تفضل الله. تفضل أذن فاتت التلفزيون واسمعني من الهاتف أه. الله يبارك لك. في نفس السباق طيب اا فكرت ان هم كانوا بيدعوهم لل للرجوع لبيوتهم لكن القيادات كانوا بيقولوا لا اثبتوا والجهاد والاستشهاد وكده لكن الدولة عملت اللي عليها والسيسي سي ام اللي عليه والشرطه عملت اللي عليها بيقولوا يا جماعه ارجعوا ما ينفعش قطر على الطريق بالشكل ده. التفاهم في وضع البلد فا... انتو داخلين في سيازة حتى بنظام الديمقراطية فالنظام الديمقراطية غير كده اللي بتعملوه ده مش دمقراطية اخي ازاي الناس اغلبية الشعب طلعت مش عايزة للإخوة فالجيش استجاب للشعب على النظام الديمقراطي بتاعكم يا جماعة نتفاهم مع بعض ما فيش فيه هو كده احنا عادين بقى لغات ما يجيب الرئيس غصب عنه وهنروح قصر الاتحاديه وحنجيب الرئيس وشو وغ... بقى العنتريه بتاع صفط حجاز اللي طلع فيها يعني ايه كل كلام نسوان طلع لهم والله انا مش فاهم عليا الطلب الثلاثه دول كل كذابه اهو بقول لك اهو اما يكون واحد شيخ ده منطق نظامه وكل واحد من الوقت من الجماعه دول مستخبي في السرادق صحيح مستخبي في السرادق هل الشجاعه في القتل كده ده كانت زمان أشجع من الإخوان <تصفيق> يعني هو رجل بيقاتل وحيموت وعارف مش ابن ملجم <تصفيق> كانو... <تصفيق> ابن ملجم اللي قتع علينا بيطالب ساعة ما كان هم بيقطعوه حتب فقطعوا لسانه بقى زعلان ولا نزعلان عشان ما حيمروا وقت ما لا أذكروا الله عز وجل فيه إنما دول عندهم الشجاعة كده ضمروا <تصفيق> الشباب وضيعون في ربع وفي الآخر جاي البلتاج واللي معه فهنا نقولهم دول من أبدا الخلق على الله عز وجل ولذلك إحنا لازم نقف لهم لأن أنا لو ما وقفت ابى منافق زي كثير من الشيوخ اللي هم نافقهم ودلوقتي كل واحد فيهم مستخبي قاعد ساكت وما فأنا بتكلم مع انني عارف ان هم بيهددوني وان هم ممكن يعملوا فينا اللي يعملوه لكن احنا اصلا قلنا كلمة الحق ايام ما كانوا هم فين في السلطه في السلطه هنخاف منهم احنا دلوقتي فكونوا يقولوا ان طب اللي بيحاربنا بقى احنا لان مساله عقيده فانا ما اقدرش اسكت انتوا اخطر على الاسلام من اللي هو النصاب نعم ففوقوا بقى وارجعوا انتوا راجعوا نفسكم كده اقعدوا اتعلموا الشباب اللي اللي ضاي اللي ضاع ده في في العالم الإسلامي كله بسببكم ارجعوا بدل ما المضاي عطونس كماني مثلا على سبيل المثال حاولوا بقى تعيدوا النظر في موضوع الإخوان ده ابعدوا خالص حسن البني عن فكرة القاص لو أدل الغنوشي إن هو طلع حسن البني من دماغه وفايرس إخوان من دماغه والله تونس هتبقى من أم البلاد ويحكم بكتاب السنة ويحكم بكتاب السنة وحترش الشعب التونسي معاه هو لا هو عايز كتاب السنة بتحس البني بس فكره حصل فكرة خوارج هو وده اللي وداهم في ده وده اللي وداهم في ده وده اللي هيودي كل وتركيا برضه نفسك الكلام لان في حديث ثاني اهوت بتاع تركيا امم انت سئولك عليه في حديث وارد ان احنا انقاتل ترك او في حاجه على عليه اتفق عليه البخاري ومسلم ابو هريره يقول ايه لا تقوم الساعة ده كلام صحابي جليل بيروي عن النبي عليه الصلاه بيقول الرسول صلى السلام لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. فاحنا نقول لقول لردب طيب أرض غانك لم. اثنين. لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف. <تصفيق> كأ... كأن وجوههم من جان المطرقة. الرسول صلى الله عليه وسلم في شكل الترك يعني بالنسبة لل. اللي... ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما معالهم الشعر يعني لبسين أحزية مصنوعة من الوبر والشعر كده يعني لكن أما الرسول قلت لا تقا... تقوم الساعة حتى تقاتلوا التركي وبعدها نتكلم خلي بالك كل الأسماء اللي ذكرها بنبع السلام أسماء دول الآن صحيح تركيا العراق العراق الشام, الشام. مصر انت خبالك ازاي؟ لا. فكلام النامي على الصلاة انت بتيجر تشوف اللي بتعمل تركيا الان تجاه مصر ايه الحكاية بالزبط؟ هي إيه فكرة اخوان برضو ان هو عضو في تنظيم العالم احنا قلنا في, في موضوع التنظيم العالم هي ما الاخوان عاملين دولة داخل كل دولة ايه نعم فالدولة هي طبعا اتاتورك خلاها علمانية محضرة نعم وايما كانت خلافة اسلامية فكانت خلافة صوفية السلام عليكم. تفضل. أخويا وليد من السعودية. السلام عليكم. سلام عليكم. أهلاً. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. يا أخي. طيب. من إيه؟ من الجزائر. السلام عليكم. سلام عليكم. الو السلام عليكم اتفضل يا اخي اتفضل يا اخويا اتفضل عليكم مطفي يا اخي واسمعني الهاتف اتصل من فلوس كيف طيب نرجع للطيب اردوغان تاني اه الراجل تصريحاته عجيبة جدا وغريبه وموقفه موقف يصعب ان انت تحلله غير ان هو فيه مصلحة كبيرة راحت منه سبوبة كبيرة كانت فيه طيب الوغان راحت السبوبة دي ان اموال الاخوان المسلمين كلها موجودة في تركيا وحب مصر او اموال مصرية اطرح تركيا او اموال امريكية كثيرة جدا جدا هتروح مصر ومصر وده تركيا ان هم فيه بينهم مصالح صحيح جه الفريق عبد الفتاح السيسي لما حصل اللي حصل ورجع مصر لبلدها تاني وشبابها وامتها دي عطلت عليه مصائب فاض عليه كل مخططاته عليه كل المصائب السودا بتقول لها جت على دماغه رقم طن فهو عايز يخلي الشرعيه للإخوان وعايز يصير الشعب المصري على الجيش وعلى إيه وعلى الشرطة علشان يرجع مرسي. طب ما هو إحنا من حتى ما نيجي نتكلم في المنطقة ده لو حصل فيك الكلام ده هناك في تركيا والأطراف تعاملوا معك بالمثل هل تقبل ان الشعب المصري بعد عودة مرسي تاني حيخضع لمرسي ومرسي حي ااا هتسلم الأمور كده زي ما كان. طبعاً. طب يعني اذا انت بتفرض فرض. مستحيل نعم. فانت دلوقتي لما تقول لي مرسي حيرجع تبقى انا معاك يلا يا ارضوان عشان ت... نرك تبرد <تصفيق> نحط ايه مرسي تالي رئيس مين اللي حيهمي صحيح انت دلوقتي بتعابي الجيش كله بتعابي الشرطة كله الشعب. شعب كان قولك عادي كل الكلام ده هو بس رجع مرسي شوف الغباء فمرسي هيحكم مين مرسي هيحكم مين فهل هل الشوات المسلحين؟ والجماعة الخوارج والارهابيين هم دول اللي هيحمل اتصلوا الى اخونا ياسر والمارسة مطروح السلام عليكم السلام عليكم الى اخونا ياسر عليكم السلام و اصدر و اخي كريم اصدر الله اصدرك الله فضلك اهلا بك او الشيخ اطلالي اصدق الله فجدكم الله سكيرا و مصرامك اعلي بك اصدر الله كما قال الامام احمد قيام طلّ قيام الليل، قيام طلّ قيام النهار، وقيام الليل. فلما سُئل لماذا قال أن قيام الليل، قيام النهار، وقيام الليل يعود على الفرد نفسه، أما مقام سائر البلاد فهي تعود على الأمة كلها. صحيح. حسنت فأنا إذا طرحت سؤالاً على الشيخ رضواني، طب في فقر هذه الأسئلة توضح الناج من وضع الحال. لا. السؤال الأول هل المسلم مطالب في الإسلام بالسعي الوصول إلى الصورة أم لا؟ أمم بالسعي للصورة. مطالب ويستجاب مطالب هذا هو السؤال. نعم. السؤال الثاني هل السعي للصورة والوصول الحكم هو أمر من أمور الدنيا أم أمر من أمور الآخرين؟ نعم. السؤال الثالث. هل المسلم في الإسلام مطالب بالخروج لنصرة الحاكم حتى يحبه ويأمل فيه كل الخير إذا نزع عنه الملك أو الحق أم لا وإذا كان مطالب فما هو سيد وأنا أرجو من قبلة الشيخ ربواني شكرا عن هذه الأسلام وأن يطرحها أيضا على شيوخ الفتنة وأئلة طبعا <تصفيق> ماشاء <نعم. تصفيق> <تصفيق> الله يكرمك الله يكرمك أخي الله سبحانه بارك فيك والله يتدد أسئلة يشدنا طيبين جميلة. يعني أخونا متفائل هل المسلم مطالب في السعي أفضل للسلطة؟ إن هو يطلب السلطة وإذا كان مطالب إيه الدليل على هذا؟ نص كلام النبي على السلام واضح جدا جدا الرسول لا نولي هذا الأمر أحدا محرص ولا حرص عليه يعني أصلا هو المسلم أنت لما تيجي تشوف المعتقد أهل السنة الجماعة إنت في ضار امانة وضار ابتلاء واستخلاف وربنا محملك امانة الامانة ده كل ما تزيد كل ما الحساب يزيد صحيح فاي عقل هيقول لك انا عايز ازاي فيها ولذلك مفهوم الزيو ده طلع في الاسلام على اساس ايه ان انا اخافي في الحملة علي عايز امان على قبدي وحاجة حاجة عشان دي. مسألش فياتيه فجان اقول لك لا احملني الارض كلها وبقا اقول لك تموه يسوف قال اجعلني على اللي ايه بتاعتهم اللي لا لا. اجعلني لا. على خزائن اللي ايه والامر عنده واحد صحيح؟ وربنا هو اللي كلفه كده لحكمة ارادها في عودة اخواني مرة اخرى الى غير ذلك ما. فما انفعش انني يعني لو بصر بحاجة معينة اقدر انصح فيها ده عندي عشان خبرة وكده يعني ما. لكن هو اللي يوليني بقى مين الحاكم نفسه او واحد يقول تعالى انت كده او احنا شايفين واحد صالح فكل الناس تقف وتضغط عليه وهو رافض عشان خطرنا هو والله من عايزها والله ده <تصفيق> حتى يظهر للناس زهده في الحقيقه فطبعا ما ينفعش ان واحد يسعى على صوته بس وهم فين من قول عز وجل وقفيهم انهم مسؤولون لا الاخوان ده الاخوان ما همش في البيانات اللحظه وشل على شفت الجل. بقى شفت ازاي حسن البنا مصادم للشرع حسن البنا غرس في انفسهم انتم القادة ويسعوا ليه ويسعوا ليه مم. والشرع عكس صحيح فواحد يقول لي بقى انت واقف ضد الاخوان ليه اذا كان ابو حسام بيقول في ضده نعم سواه حسن البنا بيقول لهم انتم القادة وأفضل من يقود وانتم اللي هتقود العالم وانتم المسلمين وانتم كذا وانتم الإسلام كله فيكم وأجي حاجة في الإسلام حلوة هي فيكم توبيت الناس ولا ألوم أي قيمة دول الناس بار ما يفهموش أخي بلك إزاي إذا كنت ربيت الناس على أكيد أجي واحد إخواني ما سكوتش. لازم يحشر لبسه لازم يبقى رئيس لازم يبقى قائد لازم يبقى موجه لازم يبقى مرشد أخي إزاي وفي الاخر زي ما انت شفت اوه اتوكي سواكسي اوه دي اهدو الله خدار ايش عارف ايه <تصفح> اه بس ان هو ياخد كل الاباكسي ليه ليه هو, هو بيتكلم على اساس ان هو بالي دولة والدولة دي فاضية خلا بلك اشغعيز تخيل ان مصر دلوقتي بيتنزعها اتنين فكرة دي جاملة جدا هتوضح للاخوان والله سبحان فالارض بتاع مصر مساحتها معروفة نعم المساحة الجغرافية دي عليها 90 مليون واحد عايشين ثمثة <تصفيق> وثمانين مليون أول فلها حكومتها ولها وزارتها ولها أماكنها وكل حاجة وكده يعني الناس دي موجودة فعلا فجي حسن البنا اعتبر انه كل الناس دي ماذا أشباح أشباح اخبر بلك ازاي وهو هياخد أفراد اقول حيخلف عيال العيال دول حيوسكوا ايه البلد دي فعدد الولاد اللي موجودين دول ما مايكونش حوالي مئة ألف ولا مئة ألف ولا مئة ألف فلما يبعت واحد في كل مركز ما لهش منصب غير يبقى رئيس. هو هيقوض لسه في ايه حسن البنا لسه بيأمل على ان يخلف عيال يبقوا تحت هؤلاء القائد فاصبح شفتوا بقى ازاي فمثلا لما تقول لي كلها كلها حسن البنا يعتبر ان المسلمين اللي فيها حوالي 100000 ده على ايامه كربك مش 10000 انا بتكلم دلوقتي ربنا حسن البنا اللي هو مش العمدي يعني ال اللي هم مبيعين اللي هم بيعينوا اللي موجودين فدول لما يجي يوزعهم الاول عشان يقودوا البلد فما فيش لهم احنا محتاجين مأمور مركز فهيبقى الاول يعين مأمر المركز عشان بعد كده لما يجي حد يبقى هو مأمر عليه خبالها كده انت فيه تلوتا <تصفيق> ديها فعشان كده رب ربهم على القادة حتى عندما ديجتهم مثلا واحد زي طريق سعيدان لما كان بيعمل مدرسة اعداد الايه القادة كل, كل فكر اخوان في التنمية البشرية وكلام من دا كله اللي هو القادة والقيادة فابولك ناس بيصدموا الفطرة بيصدموا الفطرة فانت دلوقتي عايز تنتزع من 90 مليون منكم. وتحطوا الصلح الإخوان هي اللي كانت أخوانت الدولة اللي كانت موجودة هي مصر مش كده؟ طب تبعت 90 مليون هسيمو؟ استحيل. سمو؟ سبحانة تطلعونه بعد؟ مع أن 90 مليون يعني كل الواحد راضي معيشته وراح يبقى وربنا سبحانه وتعالى مسخر الأسباب فانتك ولذلك ديننا كله مبني على إصباح الدنيا بتوحيد العبادة لله. الخضوع لأوامر الله عز وجل وعدم تقديم أمر من سوى على أمر الله أمر ربنا هو المقدم ولا تفعل عباد الله عز وجل. حسن البنا بقى في شغله وشغل اخواننا والله ساعات ما الواحد بيعيش معاهم بيحس بايه بي بي مناقضه في كل حاجه مناقضه الفطره في كل حاجه, حاجة. ولذلك هم بيفشلوا على طول ليه ليه كده ما ربنا سبحانه وتعالى ممكن ياخد يل... ياخد اتصال اخونا علاء مباح الاخونا كان المفروض تحضر اخونا علاء عليك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل يا اخ علاء اتفضل السلام عليكم يا شيخ ليك صحه وكاتب اكلم الشيخ موضوعنا معاك انا سامعك اتفضل اتفضل والله الله يصلح حالك من امسالك يا شيخ والله الله والله الله يصلح من الانسانك لمصر والله العظيم يزيدك من علمه ونعيمه ورب كده وربط عليك ان شاء الله حياك اللهم بارك اه والله العظيم يعني فعلا فعلا انا صراحه لما سمعت حديثك دول عن الاخوات الإخوان الله يسلحنا حالك يا رب ويزيلك ومن من علمه نعم يا رب تلا عليك يا رب وربنا إهديهم إهديهم وربنا إهديهم أنسانة تجيك في مصر إن شاء الله يا شيء الله يبقى والله يبقى. الله. جزاك الله خير عزه وعزة ربنا خير الله العظيم خير. صراحة أنا اسمع الحديث هو أنا برهنا بتصير البيضة الخط دائما بيقف يعني أهل سهل والله العظيم أحسن بالله أنا أنا صراحة يعني بتمنى إنه يكثر من أنسانة في مصر في هذا الزمن في هذا الوقت الذي فيه فهل أول الله لأنه طغى علينا الإخوان خوارج عصر فعلا يعني والحمد لله أن ربنا سبحانه لكشف عنه الغمى إن شاء الله يشفها خالص في كل دول العالم والدول العربية الذي حدث في العراق بيحدث في سوريا وك والنوين بيحدث في مصر ربنا يعني ينصر عليهم وعلى وعلى ال ال والامريكان يا ربنا بهذا كنا نشروا إن شاء الله رضي الله, الله. عز وجل مصر إن شاء الله يا شيخ الله عليك أعزاك الله كثير الله يحفظك ويرفقك الله يكرمك الحكيم قبل ما ننتقل منطقل الصوت تاني أخونا ياسين المطروح في قضية النصل المطلوب بالساعة للسلطة لقى الفكره الفلته قلتها فكره الدوله الاسماح اللي عملها حسن البنا واني خلف قادة يفكم هذه الدول طب انا هفهم الناس اللي مش بقى اللي هو مش اخواني مش مبايع مش مش اخواني حتى التنظيم اللي هو من العوام واحد مثلا قال له ولا حاجة يعني ظن ان هو شيخ ولا حاجة فبيقول لك احنا معد اخوان لتطبيق الشريعة والاقامه الدولة المسلمة وان هم اللي ينفذوا الدين ده اللي الرئيس رجل ملتحي وراجل بتاع ربنا وراجل كويس مش عارفوا الناس كلهم اهل خير احفظ من مبارك الفاسد طب انا افاهم الناس دي ازاي ان جماعة اخوان كانت قتلا ضرر على الاسكان وما زال الواقع النهاردة مش عايزين يقبلوه يقولك لا هو يعني من من المشاكل اللي حدثت واحدست بلبلة شديدة للناس ان الاخوان احاطوا انفسهم بهيبة لا يبرو اي شيخ يتكلم عن الاخوان <تصفيق> ولو واحد نقد الإخوان يحربونه بكل ما استطاع فأصبح إلى وقت قصير قبل وجود قناة البصيرة لا يجرؤ شيخ انت شفت شيخ في القنوات اللي هي ايه في جدية أو المشايخ اللي قولوا المشايخ الدعاء وكده سواء حتى في السعودية أو فينة ان واحد يجرؤ في نقد الإخوان علناً على الفضائيات ليه ما كانش إخوان ده حتى لو ما هو ماش إخوان لا أصلي دي مهمة إذا ما كانش أفضل إخوان لا حتى ما هو حتى ما كانش إخوان زي ما أنت بتقول هو عايز المشروع اللي بتكلم عنه كلام من ده بس هو اكتشف في دراسته الإخوان إن الإخوان دي في قبل وإن فكرهم غلط وإن فكرهم كرس على الممة الإسلامية هل يجرؤ إن يطلع يقول الكلام ده على الشاشة؟ ما كانش بيحصل ولذلك أنا لك بفضل الله عز وجل إن الناس بدأت تفوق وتفهم يعني الأخ اللي تكلم دلوقتي من من, من بحر الأحمر الأخ اللي تكلم من البحر الأحمر بيتكلم بفطرته لان شاف حد بيتكلم مع ما شافش الكلام ده من طيب انا هاخد الصدى وكمل بأخذ... <تصفيق> فكره النقطه دي مهمه جدا اخونا سعيد بن راغب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا اخ نعم لا نعم اتفضل اتفضل السلام عليكم نعم <تصفيق> عفوا اتفضل يا اخي تعالى هنا لا احنا وكفينا انا هنا لا ايوه السلام عليكم تعالى هنا اتفضل تتكلم اتفضل الفكرة الفضلتك بتتكلم فيها دي الفكرة الهايبة والكيام اللي هم اللي هم اللي عملوه ده حوالين انفسه وما فيه شيخ بيجرؤ انه يتكلم عن فكرهم وعن ضلالهم انا موافق فضلتك في الفكرة العامة لكن هنا السؤال اللي اللي يعني بيفرد نفسه علي قصالب علم او حتى على العوام اللي هم يعني انا بعذرهم في حاجاتي لك الله ويعني هو الدكتور رضواني هو الوحيد اللي فهم الإخوان والمشايخ ما لهم سبعين ساحة سمع إحنا بنشوف دول على نوم عربان أمم ماكوش عارفين فاهمين في فهمين فكونهم الباطل والمرممين يعلمونا صح هو صح هو ما لهم سبعين في الرقاة سبعين دكتور ضواني غصب اللي ما هو لو على الساحة نتكلم في الإخوان هلا في نقطة الشيخ اللي موجود انت عندك الشيخ العلامة أحمد شاكر وصفه ابن مخال العصر لا جسفة أصفح مشاكل بس عشان أوضح الناس, الناس القضية كلها في في إن تعرف حرب الإعلام يعني الإخوان عندهم إدارة للإعلام ممتازة جداً جداً جداً يقدروا يسوقوا فكرتهم وعندهم إدارة لتجييش حتى أهل العلم وأن يوقعوهم في الشباك بتاعتهم يعني هل تتصور يا شيخ عزي مثلاً أن أول ما الإخوان عمل عمل عملوا إيه؟ عملوا قناة 25 مش كده؟ ورجعوا تاني عملوا القنوات دي كلها اللي كانت أصلا سلفية المزاق على حسب ما بنقول الكل القنوات اللي تفرد ديات بقت إخوانية مخضر لدرجة ان البس بقى مشترك بين قناة الناس والحفظ وخمسة وعشرين مش كده برضو وجيشت هذه الجوش كلها لصالح مين؟ الإخوان وهم حاولوا انهم اشتروا قاة البصير وحاولوا ان هم يدفعولنا حتى ال30 مليون دولار واحنا رفضنا طيب خلينا ابقى واضح مع فولتك اكتر لا عشان اتعود على فولتك ان انت بتتكلم بصراحه, بصراحة. يعني انا دلوقتي بقول بتكلم ناس تدفع خالد عبدالله الله عقاد ناس خالد عبد الله هو لسه من طلاب العلم ومغاش عنده علم الناس تتبعه يعني ومكبيعات برامج غريبة كده لكن ناس تقول لك يعني هو انتم مش الشيخ حسن والشيخ يعقوب والشيخ ابو صالح والشيخ احمد فايض والشيخ سعد عبد العظيم ويعدلك. كل دول مش عارفين ضرر الإخوان ولا قريين عن الإخوان وانتوا بس تفهمين اخوانهم وقريين عنهم الحقيقة طلعت ايه من اللي وقع في الفتن وسفك الدماء ما هم دالو بيقولوا يفض دكتور من وصلك ما دام العوام بيقولوا لا ده انتوا اللي بتدعوا وانتوا المفترين ازاي اس كان بقولك ما بقولكش الجيش والشرطة اللي قتلوا الناس في القصور الواقع على الجيش والشرطة اللي قتلوا الناس الواقع عارفين الواقع هو يبقى الناس مش عايزه عايز من المشايخ اللي تجبروا بالدين وإحنا لما وقفنا لهم وقفنا لهم أيام مرسي ولا بعد ما حصل في ربعه أيام مرسي طيب يعني إحنا وقفين ضدهم من بدري وضد الإخوان من بدري عشان محدش يتجر علينا الحاجة التانية في مشايخ تانية لم تسنح الفرصة في إنهم يطلعوا على الفضائيات ويتكلموا صحيح وهم أكثر من هؤلاء المشايخ بكتير صحيح. إنت لو جات تعد عدد الشيوخ اللي وقفين ضد الإخوان كتير جدا جدا لا. لا. وبعدين مين اللي هو وقف ضد الإخوان المسلمين وكشف عوراتهم وسوئتهم؟ العلامة الألباني لا. ابن باز الشيخ العسيمين العلامة مقبل الواجعي فلما تجد كبار الناس دول كشف وصوت الإخوان بس نظرا لطغيان إعلام الإخوان يغطى على كلام هؤلاء يبقى الناس ساعتها لما أنا ذنب إيه بقى في الناس ما سمعتش محمد حسان ولا فلان. انتم انت خرين تحملوا احنا بقولك الناس دول تجربت الدين. ولنبقى يا اخواننا وكشفنا بالوقائع والمحاضرات وبتاع فيديو تشمونا احنا طب خلاص ايه خليكم قاعدين خدوا راحتكم امم روحوا هناك كده وكل واحد ان شاء الله ياخدوا رصاصة رصاصه اهين بس هنا هنا محظور انا عايز اقول فلقطه الناس هنا معزورة اني مش العلم العين الصح طب يبقى نفوق ونرجع بقى ولا ولا نعمل ما هو بقى اللي وصل له دول بيحاربوا المشروع الاسلامي وبعدين الجيش والشرطه ظلمه اساسا قتلوا الناس وجابوا البصص ال الوهم ان هم هو مقتنع بكده اذا كان هو مقتنع بكده عايز يعيش فيه هو بخيره مش مقتنع بس يجي يقول <تصفيق> أصل الشيخ الشيخ فلان وقف يعني يعني تفضل معيش ما نقولك الحد يعني بعد فضي ربعه ما يعيش في الضغط الشيخ ساعة النصه هو حاصل يحقه وعنده الناس بموتوا فاتوا بالحق طبعا الناس حصلوا بدبله يعني صار القضاء اللي واجب يتحكم في المسألة دي وتحاسب عليها ويوح عليهم فيها المشايخ ذوي يعني من العيب ان إن إن, ان أنتوا ترفت اللي بيرر بهم وتسيبوا المشايخ اللي هم ضللوهم لان انا اقول لك جناية محمد حسان ويعقوب على الشباب وعلى الامة الاسلامية وعلى مصر بالذات اكبر من اي جنال لان جمهور محمد حسان كتير فلو فرض ان الاعتصام بتاع مصطفى محمود ده استمر كانت هتبعضيبة كبيرة كارسة على الامة الاسلامية وحيفتن الناس ولازال بيهتن الناس حتى الان اخي بولك ازاي فبدل من الشيخ لتوب ويرجع وقول انا ما كنتش عارف الاخبار وعرفتهم وانا غلطان. يتمدوا هم بالكبر بتاعهم على ان هم على هذا النظام هم حرين يتحملوا المسؤولية فيها قدام ربنا سبحانه وتعالى لكن انا اقول لك دلوقتي انت يا عمي الراجل العام البسيط اللي, اللي هو موجود يا شخ عزة في في الشارع او قاعد دلوقتي بسبب حظر التجول قاعد يتفرق عليهم دا لو طأ واحد منهم ان يتفرق علينا اصلا يعني, يعني خبالك بسي انت مش عايش تميز لجال دلوقتي يعملك ايه انا اقول لك خليك مع الشرع والدليل صحيح. واحد بيسال اهو هل يجوز لي ان انا اسعى الى السلطة النص واضح بيقول لك النبي عليه دي امانه ومسؤوليه ومتحملش نفسك المسؤوليه ده صحيح فانت مش مصدق النبي عليه الصلاه اعمل لك ايه ه هتقولي لا ده حسان قال ورسول الله بيقول فاهم هو نفس الكلام انت بقى مشكلتك انت فدلوقتي واحد يقول زي مثلا القرضاوي اللي عايز يعمل مثلا مرسي هو الحاكم الشرعي وكل الشعب المصري بجيشه وشرطته وكل ما يتعلق في مصر دول الخوارد تبا ده راجل العقل ده عشان انت بتقول عليه دي اوقع دول خرق اذا كان ربنا بقول الذين الان مكنناهم في الارض فالربنا جعل التمكين هو علة السمع والطاع لا. السؤال بقى اللي هو بيقوله فيه الاخ لو اني واحد قال انا مقتنع بمرسي السؤال أنا بقى. فصل طيب ماشي فاصل قصير ان شاء الله نعود لكم فوقه معنا اتركوا في نعاية الله وامنه قل <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا بعد هذا الفاصل بفضل الله وجل فهوض الدكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اسئلة اخونا ياسم المرسل نطروحسة الاول اللي عرضوا هل المسلم مطالب في الإسلام بالسعي للسلطة ام لا وإذا كان مطالب الدليل وفي قولتك إن الأصل في المسلم أنه يزهد في مثل هذه الأمور والنفس عطلق قال له واضح وضع فعله أحرص علي طيب السؤال بتاعه الثاني وبرضو عشان هو عاجز يوضح للناس الأمر الشرعي هل السلطة أمر السعي ليها أمر من أمور الدنيا ولا أمر من أمور آخره لا السعي للسلطة أمر من أمور الدنيا وليس من أمور آخره لكن وجود تنصيب حاكم مسلم على أهل الحل والعقد ده فرض على الكفاية يعني. بمعنى أن طبعا ما فيش اللي لها رئيس وعمر ما في وقت من الأوقات مر بأي مكان في العالم أو بأي دولة من الدول إلا وهم منصب رئيس بس حكاية التنصيف فيها ده لنفع ولا ما ينفعش في الغالب بيبقى رؤية أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد لكن هو نفسه لك انا ارشح نفسي عشان انا ليه برنامج انتخابي وافضل من يقودكم فالكلام ده في الغرب مش عندنا لان الغرب مبني على طلب الدنيا ناس كفار وما عندهمش غير الدنيا فكل واحد يقول انا اقدر اقودكم عشان عندي كذا وكذا وكذا وكل واحد يعرض البضاعة اللي عنده والفلوس اللي عنده والامكانيات اللي عنده والناس تختار ده علشان هم لا ياملون لا في اخره ولكن كل شغلهم كله فين في الدنيا فجابوا المشروع بتاعهم ده الديمقراطي واحنا اصل الاسلام مبني على طلب الاخرى مش طلب الايه الدنيا وطلب الاخرى مع زودنا في الدنيا بيخلي الناس هي اللي تتحايل على الرجل الصالح ان هو يخد البل ان هو يمسك فعشان كده بتبقى امانة فالكل بيساعده فيه انما لو دخل انا اللي حاضر اخدكم زي ما مرس عمل كده وحشر نفسه اقول لا تبقود يا سيد باورين اعتمل ايه فالكل مش هيعون لان انت اللي ساعد اله في الاصل يعني كل البلد اللي حصل برضه مخالفة الاخوان للشرع في ان هما يطلبوا السلطة وبعدين غير كده كمان مسألة لي عنق الشرع عشان يجيب دليل وفتاوى الجماعة بتوع الاخوان والاشكالهم بتوع اخوان فيروس على ان اللي عميروه شر والسعي للسلطة شر والامور دي كلها شر فانت حتلا يبقى النص النبى واضح وهم بقوا يعملوا عكسه بالصدر نعم. فاحنا بالنسبة للمسألة ديات ان دي امور تتعلق بالدنيا مش هو لما يقول انا بفع عشان أطبق شرع الله عز وجل وعلشان أحكم الكتاب الصنة في الناس فده سعي للآخرة طلبا للأجر لا ده الدنيا كزاب كذاب شفت واحد يقولك إيه أنا شيخ عز يوم إن شاء الله عز وجل ما أخذ أرضك كلها انت مثلا عز مقصر في تطبيق الشرع فين؟ في الأرض بتاعته فأنت عندك مليون فدان ولا حاجة ربنا يوسع عليك يا شيخ عز فأنا أقول لك شيخ عز أنا المليون فدان بتوعك دول هاخدهم منك بالزوق بالعافية هاخدهم منك اتنازل براحتك ما تتنزلش هاخدهم منك وجات عاد تمكر لك لغاية ما ازحتك خالص وجات أخد اخدهم طيب انت تاخدهم ليه ولك والله عشان انا لما اخدهم هعمل فيه مشروع ينفع الناس وحطبق فيه الشرع وحطبق فيه الإسلام اخبالك ازاي؟ انت تعرف نظام خلينا اقول كده اهو امسرة عشان اوزع الغلاب اده منطق الاخوال المسلمين بص شفت منطق الاخوان بيقول ايه م. اروح أنا انا انت ليه بتنهب وبتسرق كل المنكرات دي ما هو كل الأفعال الإخوان اما تيجي تشوف في مشاريعهم ونظمهم منتق... الممتازه يوصل بحيث يمسك وتملك بغض النظر عن كون المواطن الشرع لا طيب واحد حرامي رايح يسرق مخزن كبير ولك عشان اوزعه على هي دي القضية وبعدين بعد ما يسرق الغلابه ماخدوش حاجه ما هو ازاي حياة حق <تصفيق> ياخده هو برده ده اللي حصل بالظبط قالوا فكرة حسن البن نسعى الوصول للسلطة وبعد نسعى الوصول للسلطة نطبق الشرع ربنا سبحانه وتعالى لم يخاطب الناس بهذا أبدا وإنما خاطب الناس طبقوا الشرع يمكن لكم صحيح وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحة لكن أنا بعمل كل المنكرات وبرتمل في أحضان الغرب وبنادي شرعية الديمقراطية بقول ده شرعية هي للأصل والحرية والعدالة الاجتماعية وزي ما الاسم البنتادي ده ولا يعني بنتا وبيقول لكم احنا نعمل الكلام ده عشان عشان خاطركم عشان خطر الشعب المصري عشان خطر حريتكم دور على نفسك وقتها تروح على في ميدان بوسطه اهو قاعد دلوقتي وبيقول يا يا ريت حته عايش فيها كده انا ومراتي وعيالي بعيد عن وجع الدماغ ده اقصى ما يتمناه البلطجيه قولي اني وعيالي وبنتي اللي ماتت دي ترجع لي ونقعد احنا كده في حته بعيده منعزله نعبد ربنا ونموت وخلاص ده لان كانوا حاكمين بعد ان كانوا كانو في الحكم لكن هو الان مطارد ومطالب في جرائم ملاش قالوا لاخر واللي عملوا من قتل وسفك الدماء هناك في ربعه كل الكلام ذا حاسوا عليه ومش عارف فيلي ذي فير منه فأنا أقولك دلوقتي هو لك فكرة حسن بن إن إنها نوصل الاول اللي قام ونمسك السلطة بعد ما نمسك السلطة نطبق الايه الشهر هو ده الاسلام دين ودولة عند حسن بن ويقصد القام الدولة في في انخلاف مش دولة معينة دولة هو ولا يقصد دولة واحدة مم. حتى لو مسك مصر بس يقولنا المغيبين اللي هكذا هو مسك مصر فهيطبق الشهر هو دلوقتي كان حلقة الوصل في إيه؟ انهم اخدوا المغرب فقعدوا يسعوا بالانتخابات والقوانين الوضعية كلها على علشان يمسكوا حكومة المغرب فمسكوا حكومة المغرب يعني الملك بس هناك دلوقتي صورة لكن اللي بيحرك البلد في المغرب الإخوة. عشان كده كل الشتمة اللي بتجينا من المغرب بتجينا لان هم حاسين ان البرامج دي بتاعتنا يسقطوا ان شاء الله البرامج بتاعتنا دي زي ما يكون ما من النار بنازل عليهم فعشان يقول لك الرجل ده ولا زي ما تلاقيش واحد مغرب اخو في الحكومة هيفتح فات البصره الفرجه تب. تب. املاك ازاي طيب وهم في الجزائر التجربة بتاعتهم اللي حصلت بيحاولوا بطريقة او باخرى ان هم ينقلبوا على الحكومة لان ما عرفوش يكرروها تاني الحكومه خلاص خدت الدرس فما فيش غير ان هما يعملوا ايه انقلاب على الحكومة عسكري يعني دلوقتي المخطط في الجزائر كله مبني على ان ازاي يجيب ناس من داخل الجيش الجزائر او الشرطة ويحطهم كده يجي وقت يعملوا فيه انقلاب مرة واحدة وخلاص هو يخترق المؤسسات يخترق المؤسسات تونس الغنوشي طبعا انت عارف إخواني فيروس ضربه خالص ليبيا حاولوا السعي هناك بس الناس اللي في ليبيا وعي شوية لكن هم بيخططوا على يمسكوا ليبيا مصر كانت في إيديهم طيب تعالى عد على فلسطين حماس ماس كاب حماس طلع بقى على وش القبيح الإخواني دي واتبالت للناس على حقه تعالى بقى في سوريا هم عمين المدعك دي كلها في سوريا عشان الإخوان يمسكوا هناك طيب عد على تركيا ال. البحر المتوسط كله مشروع الخلافة اللي بتكلم عنه مين واليمن ما عادش فيه غير كلهم وبيحاولوا في البحرين عن طريق الشيعة وفي الكويت عن طريق الشيعة فما فيش غير الامارات والسعادية هي اللي عصية شفت بقى ازاي فهنا اللي حصل بقى ان جيه اللي حصل من الفريق على فتاح السيسي انه ضرب لهم كل المشاريع بتاعتهم خلاص كل ما كانوا يخططون لك ايه ده فهم لما يلفوا دور اللي يعطل علينا في لهو الفريق السيسي فيكفروا. يكفروا يكفروا على الفريق دهك انت عايز تولعك واحد اخواني اخبالك ازاي قول له قول <تصفيق> <قل> له متخيل هم بيحلموا بيه كمان سبحان الله حتى الاغنيه اللي هي الوطنيه اللي عاملينها دي لكن الاغنيه دي ما بيشغلوها في اي مكان تكشف الاخواني بكون بقول لك كالذي يتخبطه الشيطان <تصفيق> من تقول لك دلوقتي الناس عشان تغزو خروهم عاملين مسيره وشاغلين التسمه بالايادي دي الله عليهم تقوم مطلع الاخوان زي ماراطون اصبر شوف لما يوصلوا حالهم لان هم يبقوا بهذا الشكل وتبقى القضية كلها صراع على ادنيه فانية فهيبان لك الكلام الأخ السؤال ان هو ما سالش السؤال ده من فراغ الاخ ده على ما كده الاخ كويس جدا دي مش واخدين بالهم كمان ان هم بيخونوا دولة في يعني لما يقولوا الجيش الامريكي لما يدخل هيركع الجيش المصري سبب كانوا خرج من عذب جرف والبلتاج وغيره لما يقولوا لما تيجي أمريكا ترققوا ولما كذا ولما كذا تأنه يشمط أو يتننه إني إني في نفسه. وإن وإن مصر فعلا مش خيانة بس دولة لا خيانة الدين صحيح تستادي كافر على مسلم تستادي أكثر على مسلم أنت يسرك أن ترى أهل مصر وهم صرع تحت أقدام الأمريكا ده اللي بيعمله القرضه نفس الكلام اللي بيقولك الجيش فانت اتكلمني نسو الاسلام بقى في فيه انسى خلاص يعني بقولك أصبح دلوقتي الكلام على الإخوان المسلمين نفسه بحد ذاته بيجيب قرف صح. يعني الواحد بيبقى بيشعر كانه يتقيى وهو بيتكلم لأن انت بتتكلم عن ايه انت دلوقتي انت مصري مسلم مالكش ولا دي بلدك مالكش ولا لك الناس خلاص رحت الدنيا كده وخلاص طيب ناخد بعض عزمه انقطع كان الدكتور السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي أبو عبد العزيز. كيف الحياة؟ على الهواء أم لا؟ هاي نعم تفضل الهواء. بس أنا تبع البرنامج وانا استفاد لازم بيتسلم على الهواء. أيوة على الهواء. يا يا فضل. فضل. نعم. الدماء التي أُسيلة في ربع. الزماء التي اثيلت في ربع العدوية ابنها للمعلوم الله يبارك فيه احنا عايزين مساء لها فولاد عايزين الكلام كده نعم الزماء التي اثيلت في ربع العدوية هل هي في رقبة السيسي ولا في رقبة محمد مرسي ويجابة تضي رب العالمين على طول حقول لك او اه ثاني حاجة الرياة التينية الان في مصر مقارنات بينها في في في الزمان والزمان الماضي في ايام محمد مرسي اكيد طبعا في فرق واضح قالت حاجة الاعلام الذي اللي هو المفروض اللي الاعلام المشرف اللي موجود حاليا في مصر والذي لم يجب من يغلقه في, في ايام مرسي ومحاولة اغلاقه في ايام مرسي ولم يفلح والقضاء لم لم يستطع يفعل سيئا والان الوضع على العكس تماما الاعلام الان الاسلام الاسلامي وصبر موظمه مغلق انا اريد, اريد رؤية واضحة لما ترونهم لان سمحتم واريد رب يعني كلنا سنقاف رب العالمين وكلنا يعني الله اه انا اكربك حمد الله حل نرد عليه اه اوكيله سؤال بس انا احنا ان شاء الله شيخ هيجوك اخي اخ الكريم بس كمان عايزين منك انت رد على الاعلام اللي انت شايفه في مقابلات الجزيره اعلام موثق ولا يرضي اللاعب ده جاد اعلام قناه الجزيره اللي انا شايفه ان هو يجيب الرأي, ال ال ال الرأي ورأي الاخر ويترك ويترك المجال لعقلك اللي كان تفكر انت مقترح ان الجزيرة بتجيب الرأي ورأي الاخر القونات الكريدة بتجيب رأي ورأي آخر لأنها تجيب أجزاء من الأعلام المصري وبيتجيب أجزاء من الأعلام الدولي وأجزاء من الرأي الخاص طيب كل المجابة في مسجد الفتح الولد اللي كان بيرش الطفاية بتاعت الحريق وجابه على نفس, في نفس الوقت في قونات الجديد وحنا تابعنا ده وهو بيقول الجيش بيضربنا بكهام الغدم سلع الدموع هو ده الرأي ورأي آخر هو ده الإعلام المحترم والإعلام الصادق طب ليه حضرتك بصيت للنقطه دي بالزاويه دي بس؟ مش النقطه دي من الزاويه اسمعك على, على على شيء من ضمن الأشياء يعني ف خلاص احنا احنا هنرد عليه يا شيخ هنرد حضرتك انا عايز اعرف حضرتك مع الحكومه المصريه دلوقتي حضرتك مع, مع الجيش المصري فطبعا انا مع الجيش تمام والله انا مع الجيش المصري ده انا مع الجيش البلد يعني البلاد انت مش شايف النهارده امريكا وانجلترا والمانيا وفرنسا وكل دول علينا خلينا ارد عليه يا شيخ هو الرضع. الرئيس محمد مصري سابقا كان ضد ضد أمريكا في كل حاجة لا لا لا لا لا لا معلش معلش الله يكرمك انت مغالط وكلامك مصحيف طيب ضد أمريكا دي وجهة نظرك وإحنا ان شاء الله الدكتور دكتور ياردامعيش انت انا <تصفيق> عستخبارنا <تصفيق> <تصفيق> يا أبوك اللي اخذوا عليها لما سألتوا السؤال ده بس الفكرة ان قناة الجزيرة صدى عن كلام العلماء اللي في فنوتك طبعا بتزعفوننا عن قناة البصيرة او رأي فنوتك في قناة الجزيرة وما تقدمه لكن احنا شفنا بأعننا ما, ما تريده الجزيرة من مصر رجالية تريد إلا إسقط هذا البلد وهو أخولنا بيتكلم من قطر مش واحد باله إن مصر لو سقطت سقط نحن مقدرين ظروف وجوده في قطر أنا فاهم فأنا عايز أن أصله إيه فالدكتور الدكتور فاطخت لنا إن مصر لو سقطش في دولة العربية أمريكا ستأكلنا دولة مفقدم. الدولة أنا عايز أقول لك الحاجة هو خلينا نجواب على أسهل بتاعت الأول بمبنى. بيقول الأول الدماء اللي وسنت في رابعة في فصيلة هو أقل ب مين اللي أسألها هو شاول ميد هو أصيلت في ربعة ناس أم احتلين شارع وأطعين الطريق يشغلوا مجرمين لمدة خلصة من يوم باي حق شرعي فعله ذلك ولكن المطاربة بعودة مرسي كان مرسي لن يعود رئيسا هو ده السؤال اللي كان بيسأل الأخ من شوال السؤال الثالث للأخ ولو لو فرض اللي في رئيس أنا بحبه وعزل. وعزل هل يجوز الخروج هل يجوز الخروج عليه. طلب رجوعه الكلام دهوت وإن كان يجوز إدنين الصورة اللي قالوها لو إن مثلا الرئيس بتاعنا اللي الشعب بيدله بالسامع والطاعة راح ظهر مثلا بلد زي أمريكا فأمريكا قامت معتقلة فواجب على الشعب كله بجيشه وشرطته وكل ما يتمكن إنه يسترده مين رئيس. رئيسه م. ولا يولوا أحد غيره حتى يستردوا الرئيس إنما إذا كان الشعب بنفسه رفض الرئيس وإذا كان أهل الحل والعقد نصحوه فلم ينتصح وإذا كان الرجل خاين بيبيع بلده وبيتآمر مع الأمريكان واليهود ودول أخرى على أساس أن يبيع البلد قطع قطع طب يقولوا ده كلام لم يثبت وكلام كله من خيال الإعلام لا لا, لا لا لا لا ده لا ما دا فيش داعي للمو ال المواجهة خلينا نفترض إن ده كلام لا ده كلام الوقت الوقت اللي بس خلينا نفترض أمريكا بتحب الإسلام والمسلمين لما تقف مع اللي كانوا تنصرهم تأيدهم فوق أمريكا في الإسلام أول أمريكا عندها التقوى والهذا الدرجة شيخ الإسلام بس شيخ الإسلام أبا ما المفتي بتاعكم اللي هو أصبح دلوقتي القرضاوي مفتي أوباما مش مفتي اللي بقول لأمريكا تيجي تتدخل عشان تطحن الشعب خميني أخبرك إزاي إنت فين يا ابن إنت مغيب ولا إنت خايف متخافش تعال بلدك ارجع لبلدك الآن أقول لك قطر أنا أقوله بصراحة هو تعمل بنظام الدعارة السياسي. نعم بعد شرفها للي يدفع أكثر ده كلام واضح احنا بنقوله بصراحة ليه؟ لان خليني معاك بقى هو حولك ايه سبب الضعرة ايه؟ انتو عايزيني يا بتوع قطر قناة الجزيرة بتلقي من مصر صور على ان مصر مشتعل وهو الحق قدش مشتعل ولا حق خلاص بدت الحمد لله تهدم حتى بتشارع احنا ماشيين بقى انا مبارح يجبتين كيلو عبدين على كل كمان كل ما حدش انا حق اضمع الفاتكة المظاهرات هذيه لو قولوا مظاهرات حشدة خلي بالك بقى لك بق ايه اللي عايزة قطر ليه قطر بتسلط قدام بقولك ده دعارة سياسية شخيز الآن يعني بتخدم فيها كل اعداء الاسلام على حساب دينها وعلى حساب شرفها العربي ولا دعارة سياسية جاي دعارة منين دلوقتي قطر... انتوا عايزين ايه ست شاشات موجودة في فهات الجزيرة مصر مباشر عبارة عن مظاهرات مو... من هنا وده كله عبارة عن ايه شغل تب يبت... انتم تعملوا كده ليه إزاي؟ ايه اللي بتعملوه هل تريدون عودة مرسي الم ما انا بقول لك اهو افرض ان مرسي رجع ما كان محط على اردوان نقوله كده افرض ان مرسي رجع دلوقتي ماذا سيحدث في مصر الجيش المصري رفض افرض امريكا جت كده بقوة وقالت غصب عن الجيش وغصب عن الشرطة وغصب عن الشعب هنرجع له مرسي واللي يكون هيرجعوا ثاني وزاره وحكومه هم اللي هيحكم يعني معنى كده ناس لفظهم الشعب عايزين يجيبوهم وايه الحجه الحجة ايه ان احنا نطبق الاسلام الكذبة اللي هم ما طبقوش شيء على الاطلاق لما مسكهم ال انتع وبقى اسمه مرسي يقف في في في, في, في, في المسجد ويقول من تمسك بكم نجا بيقول انتوا بتظبطوا مصدر السلطة يا اخي عيب عيب عليك تقول الكلام ده عيب خليك عاقل يعني الاسلام ما هوش كده ابدا انتوا بتعملوا ديت انت ليه طب ايه اللي انتوا عايزينه طب الجزيره عايزه كده ليه ايه مصلحتها بكده انها تخرب بلد كامله بشعب هو ده اللي غيظ تنفيذ مصالح امريكا واسرائيل عشان تنفذ مصالح امريكا واسرائيل وعشان مصالح. ايه عشان الاتفاق بتاعهم ان قيصر العالم تنزل هناك يبقى موجود في قطر في عزبه قطر موجود في في هي تقول لك لا اهو <تصفيق> <أخبرك لا أخبرك تصفيق> هي فكره مصالح مشتركه <تصفيق> <تصفيق> مش يا سيدنا قطر مش مصالح برعايه يا حبيبي بقول لك على هذا الشعب هو ايه الشعب القطر اللي عايزه غير ان يبقوا مبسوط وعايش وهني وكده يعني وعنده فلوس كتير تكفيه خمسين سنة 50 سنه قدام لو جيت تشوف اللي بيطلع من بترول من بتاع قطر يكاي يكلف الشعب القطري لمدة اتنين سنة 200 سنة وده مش محتاج نعمل كده، لكن إذا بتقول غرور وعساس النقص إن دولة عملة زي عزب عندنا تيجي تفرض سفاراتها على العالم عن طريق بوخ الإعلان. بس هل هنا هو الشعب ولا الحكومة نفسها؟ لا الحكومة. أنا بتكلم عن إن الشعب أصلا يعني. أنا بتكلم أنا... عن الحكومة. الحكومة فيما يتعلق بكل من يقع تحتها ويؤيد رأيها في هذا المسألة. لكن أنا بقولك والله الشعب القطري في داخله. ما أقم على حكوماتي بسبب هذه الأفعال أنتو عايزين إيه؟ ما دخلينها مع المسلمين من جنسنا، مع العرب نبيع شرفنا كده للعالم كله فهي بعارة سياسية بمعنى الكلمة اللي بسيكها إسرائيل واللي بارك على أمريكا حسبنا الله نعمل وكيد طيب هو بقول الدماء اللي وصلت دي قبل ما بأخذ ده ما كان بيقول أنا هفترض برضه فوق الدكتور أني تحقيقات و... و... والكلام مصحش فكرة ان هو هيبيع البلد ولا مش هيبيعها هنفترض ان كل ده كلام غير صحيح ماشي خلاني مش مقام في الاخر يعني ولو ده كلام غير صحيح مرسي كان هيبيع البلد ومرسي كان راجل من الصالحين الصادقين يعني قل فيه ماشي لكن ماذا قدم للإسلام فإسلام هو مسك فيه وهدي يجوز ان انا اتراحى عليه بعد اقول لولك ده عكس صورة سيئة عكس صورة سيئة هل صورة ما ها احنا نتكلمنا مش اللي قال محمد عقوب نفسه رئيسنا بلحية ألا تكبرون رئيسكم, رئيسكم بصالة الفجر ألا تكبرون بعد كده قال إيه إيه اللي بيحصل دي تلاعبوا بينا مرسي لحك علينا يا رجال أخبلك إزاي م. اللي قال الكلام ده مرسي اللي قال الكلام ده محمد يعقوب الشيخ عفان لما قال تجوع الحرة ولا تأكل بسديها محمد حسان لما قال, ما قال ما دي مش سياسة دي نجاسة الصغاري. والشيخ مصطفى العدوي قال له ربنا هيفضحك على روش الاشخاص والشيخ أحمد عفريا قلت لو كنت اعلم لان تخذت شفيقه شفت كل الكلام ده قالوك مرسي الناس بقى فين من ده كله فضطه هو نفسه ده لو كان عنده إحساس وبيفهم كان يكلم الكلام ده على مين المشايخ ديت اللي قال ده كلام انت نسيتوا ليه يبقى انت دلوقتي بتقول ان هو الرئيس الشرعي وان لا هو اللي مرسل وقوف معاه هو الشرع وان لو ان احنا شلنا الناس اللي موجودين سادين الطريق ونقول لهم عيب يبقى هم الجيش الاساسي الدماء هي يا عم الشيخ حس حاجه تتوضع على الدويه في رقم 2 في رقم الاخوان المسلمين طبعا مفيش فيها كده مش مرسي بشخصه لا مرسي خلاص مرسي لا له ولا قوه من دون ما اتعذب فمنحملوش المسؤوليه في قضية ال الا اذا كان هو بيوجههم من داخل السجن وما ممكن يتوجه يوقف فيه لما انا لك اهو ولذلك القضية كلها الوقت يتحملها مين انا بحمل مسؤوليه الدماء اللي حصلت لمجموعه المشايخ اللي هم حرضوا الناس باسم الدين بس نعم يعني اول ما يتحمل هذه المسؤوليه محمد عبد المقصود حتى بالتالي ما وش على المستوى اللي هو العلم اللي أثر في الناس يا اخد التصوير كم ما أخونا اخونا من بن الصوت السلام عليكم بعد الله وبركاته اتفضل يا اخي الله يا اهلا وسهلا بك كل سنه وانت طيب الله يحفظك هو أخوة... واضت التلفزيون <تصفيق> يا أخي إبراهيم مسماه من الشيخ محمود اتكلم يا اتكلم مع حلوات طيب ما هي فكرة الحريات الدنيا في مصر زي ما هو بيقول ولك في العام الماضي كان في حريات دينية لا. وفي مصر لا يوجد حريات دينية فمش فاهم إيه دين. انت تذكر لما الشيخ احمد فريد واسو برهاني اتكلموا على مسألة اخوانة المسادد حتى الشيخ مصطفى العدوي لما تقدم اسر هالي مشروع في مجلس الشورا على ان مصرح. على إني ما حد حيطلع على المنبر الا إذا كان القرار لجنة شرعية في أزع إلا كان باقرار لجنة شرعية في داخل المسجد تكون تبع الإخوان المسلمين وشقيق مصطفى قال لهم ده أيام مبارك ما يعولوش معانا كده فاكر لما حصل في برصعيد ان الإخوان عايزين يستولوا على المساجد اللي مسكونها السلفيين وعايزين يمنعوا أي حد يتكلم في على إطلاق إلا الإخوان فاكر لما عمر المسابقة مع طلعة عفيفة بحيث إن ما كانش إخواني يستبعد وعايز أخذ البلد كلها وأزيدك من الشعر بيتا خلى كله وقلاء الوزارة إخوان وأوكل إليهم وضع التصريحات أو نغي التصريحات على خطباء المكافأة ومن ثم خطباء السلفية ابتدت تصريحاتهم ضغفة لا هو كل اللي ما هوش إخواني يعني بقول لا أرادوا أن يؤخونوا البلد لصالح حسن البنا وجماعته وللمرشد العالم هي دي فريات ده ده راي وراي اخر انا لو اختلفت مع ده بقولك اسوء ناس تختلف معاهم يا شيخ عز ويحجروا عليك ويمنعوك الاخوان طب ايه هي حريات الدين في الدكتور لو انا عايز افهم افهم الناس كده ايه مفهوم كلمة حريات الدين دي دي بمصطلح الاخوان بيستخدموه لا يعترفونا يع... اصلا بحكايه الحريات لكن حكاية حريات الدين يعني ايه يعني خلي النصراني يتكلم ويدعو للتفشير ويدعي الناس كلها ان محمد كذاب ونصاب لا هو لعله لا يقصد هذا ويقصد الناس تصلي وتصوم وتعمل كل حاجه هل هل بعد عدد مرسي وصاليش من مسجد وأيام حسن مبارك حد كان بيبنا حد أن نروح مسجد حد الاعتكاف قد إحنا لنا الوقت أن أمن الدولة اللي كان موجود أيام حسن مبارك كان بيفلتر الناس بحيث يحاصر فكرة تكفريين اللي ممكن يقتل الناس وحط فكرة الاعتكاف لما محمد عبدالنقصود في رابعة قال لهم الاعتكاف سنة وقفكم هنا, هنا فرد وأفضل من الاعتكاف في المسجد هو يعني لو حرية دينيال بيتكلم فيها هو غير لضبطهم سيظلوا يعيشون على حلم في أذهانهم وخيال صنعوه وحاسدواه إن السيسي هذا عدو الله وإن السيسي كافر وخائن للأمة وإن الرئيس الشرعي مرسي وإن الهما أراقوا الدماء وأسروا الدماء نارضة قلت الجزار جايبين واحد أنا والله الناس يسموه قاعد يتكلم و3001 والدمايل الاصيلت والدمايل الاوريقه والدما <تصفيق> يا كذاب يا نصاب اخد بالك ازاي هو دلوقتي تخيل دلوقتي إن الجيش قال لهم يا جماعه روحوا بيوتكم وامنين قالوا حاضر وراحوا بيوتهم امنين كده الموضوع ده انتهى الموضوع خلاص حقوق اللي بتتكلموا عنها سياسية تعالوا اعملوا حزب ثاني واتكلموا باللي انتم عايزين تقولوه وخلوا البلد ما هو فوتوا فرصة أنا نفسي بقيت نادي بقى قبل السيسي انت لو انت فاكر شفت عز في البرامج اللي احنا عملناها وإحنا كنا بنتكلم الإخوان المسلمين عايزين مرسي يبقى رئيس للبلد صحيح. ابعدوا عنه صحيح. ابعدوا عنه خليه يبقى رئيس للبلد يبقى رئيس بجد يفرض هيك على البلد كلها ويبقى رئيس لكل المصريين أبدا إلا أن يكون رئيس للإخوان المسلمين ويبقى شخص في فيده والناس كلها تستحق بيه لأنهم ما شايفينه تابع الجماع الأهل والعشيره أخبرك الزع على كله بأكل الجماع اللي هم مقدم في القنوات التانية لاميس وجماعة هنا الأهل والعشرين الأهل والعاشر ومصرهم آخر مصرة لأن هو هو العين في نفسه كده هو هزى نفسه لو كان رئيس بجد كان فرض هيب الدولة وعرف قيمة البلد اللي هو بيحكمها إنما هو كان بيستخدم البلد دي كمطية علشان الخلافة الباطنة تحل محل الخلافة الصالحة فكان بيتحكم فيه الخلافة الباطنة بتاع محمد بديع وكذا الشاطر فضياعته ضياعته إنما هو لو كان رئيس بجد وقال وهالإخوان بس وقف عنده حدٌ أنا رئيس المصريين كله وكان ولاؤه لدينه وولاءه الجيش والشرطة وهيبقى صح ولو... التبدي التابعه محمد صلى الله عليه وسلم ويبقى الإسلام لكل المسلمين ما يبقاش لكل المسلمين بس لا. كان هيبقى أفضل رئيس موجود في العالم كله صحيح؟ وكان هيبقى أفضل من الموجودين في الخليج كله وهيبقى نموذج يحتذى به في العالم الإسلامي كله لكن ما تركه الاخبان حتى دمروا ودمروا أنفسهم وهذه النتيجة فاللي بيقول دي اوريقه انت عايز البلد بقى تفضل كده اعتصامات وكتر الاعتصامات ويبدا كل بقى الجيش يعجز قدامهم وهم الاقوى فيبقى هم مش جدير ويعملوا دولة داخل دوله مش ده اللي عايزو بتاع قطر ده اللي كانت امباشيرسون ترسل لهم عليه اعملوا دولة داخل دوله, يعملوا يعملوا دولة داخل الدولة. واحنا نقدر نقف معاكم لنتجرب ربنا, ربنا سبحانه وتعالى سلم البلد وسلم الناس وبان قيمة الفريق عبد الفتاح السيسي حفظه الله رغم ان في الاخوان المسلمين وربنا إن شاء الله عز وجل يكفيه شر الإخوان وكيد الإخوان لأن الرجل ده رجل بان ولاءه وانتماءه لبلده ودينه أقول لك اللي يخاف هو كان بيتكلم من منطلق أنه ما سيعمله في ناية صحيح خاف ربنا يخافش من حد اللي خفر من ربنا يخافش من حد لا. ما قالهاش مرسي تقول لك تكبره الشرعية؟ قال. ها؟ تكبره الشرعية؟ لا لا لا لا مرسي قال لي إيه؟ الشرعية؟ قال من اعتصم في مدال التحرير سأ اهو من وقف كده نفس النص من وقف بجوالكم بكم لا يخسروا ابدا اكبر الله اهو شفت اللعبه والمضللون من المشايخ ساعه ما كانوا بيقولوا انت فاكر تشوف كده دعاء عب عبد النعم عبد المقصود فاكر يوم ما دعا في الاستاد ربنا يجي على 30 يوليو نصر المسلمين نصر المسلمين وهلاك المسلمين, المسلمين ربنا نصر المسلمين وبين من هم المسلمين خبلك ازاي؟ وبين الاجرام الحقيقي تعرف المراسل نارده بتفرج على ايه احد البرامج في مراسل دخل ربعة عشان يشوف اذا كان الاعتصام ده مسلح ولا مش مسلح فبقول انا ما شفت السلاح لكن شفت اللي مسك السلاح مين؟ الشرطي الإخواني اللي مرافق معاي هو مم. اللي شالي السلاح كان الشرطي <تصفيق> صحفي غرب من دلترا آآ. قالك بقوله اعتصاد سلمي والرجل اللي كان بيرفقه مع عجر نوف هتعمل ايه بقى يعني مم. مم. السلاح ما مهبانة يا شيخ عزي حكات السلاح دي انت نفسك لما هم دخلوا المؤطم بعد ما تحرك له فيه ايه قناب الملطوف وأسلحة وبتاعه شوف الإخوان المسلمين زي أقولك ايه عندهم جيش كامل زي الجيش المصري مخفي في دولة خفية بيجيبوا له اسلحه من كل مكان ايام مرسي وكانوا هم الغرور اصابهم لدرجة ان هم كانوا بيهددوا السيسي نفسه ولو مش هتسيب البلد وهنولعها فين خبلت ازاي قبلت والرئيس السيسي صرح بالكلام على ان هم بيستقوا من الاسلحه عاد واحد يدفعهم سبحان الله يعني هي القضيه مش كده القضية انتوا بتمثلوا اسلاد بتمثلوا دي هل ده نموذج الاسلام اللي احنا بنتكلم عنه فالأخ القطري ده يعني الله يصبح حاله إليه يعني جاز من التفاهم وضعه في قطر لكن أيها كان كان في حاجة هزول فولتك قبل ما أخش في السؤال التالي بتاع الإعلام لنا ليه تعليق عن مسألت الإعلام دي كسفت حجازة في رابع بين لهم إيه <تصفيق> يقول لهم شايفين الطائر بك يجيش بعض الطائرات فوق رابع يعني يقول لهم لو كل واحد يكون رفع صباعه وكده والله ما هسقط هذه الطائرة هتسقط <تصفيق> فكل رفع صبعه ده على اللهم ما سقطتش في واحد فيكم وجوب عدوش إخلاص يعني التلاعب التلاعب بالدين اللي أنا عايز أقوله بقى وشرع اللي حز رجال يصل لهذه الدرجة ودول معميين لا يفهمون أنا والله يا شخص صفت حجازي من يوم من يعرفته من أول ما عرفته فاكر لما كان بيقول هي الأمة فضلها اللي ما هي جزعته ومعيته نطط الحيث يعدلون لنا في أسماء فانا اتصلت عليه وكلمته قلت له ده غلط وبعدين اللي أنكر عليك الطلبة بتعني قال الزي طالب يمكن على واحد شيخ مشهور زي صفة حجازة من بعدها شيخ حس والله ما فيش خطوة أخذ صفة حجازة إلا ورأيته فيه الكذب والغش والكذب وإن مش ممكن وبدأ يركب الثورة هناك في 25 يناير وهو أمين الثورجية زي ما نقوله وبدأ هو حيحول الإسلام في كده ما أنا أتكلم تعالي سعد والله حيفل بقناتك أنا قلت له كده في يوم الأيام قلت له ثورة اسم صفحة بيقول الحاكم اللي مش حيجي وحيستقيم حنجيبه ونحطه في مزايب تحرون ومده في الفلاك قلت له ترضى تقول كده كأنه بيقول ايه يعني يا جماعة ده الطريق الأمثل للتغيير اعمروا ثورة في كل مكان يا سعوديين اطلع على الحكومة السعودية زيلوا الملك عبد عبدالله وانسقوتوا البلد وخليكوا زينة كنموزة يبقى انت في دلوقتي بتخرب الدنيا عشان كده سعد. معدش الحلقه قايمه مشكله هناك هو صفه حضرتك كان بياخد لا في, في الشهر 20, في الشهر على الكلمتين الخفيفين اللي كانوا بيقولوا يعني انا والله تبرك على اخذ اتصال اخوانا محمد جديد عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام <تصفح> <عليكم> الله السلام عليكم السلام الله محمد على حاجه انا دخلت على الهوا كده ايوه انت على الهوا اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا الاستاذ على العشايش العلماء الكرام اللي معانا دول الله يحفظك ويبارك فيك <تصفيق> مولانا الشيخ الفاضل الشيخ بقول لحضرتك انا انا صراحه اللقاء بتاعك بالمحترم ده لقاء عظيم جدا صراحه يعني اه بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك انا المقابة حضرتك ده أنا معجز جيدا الله يكرم الله يحفظك ورفين ولكن أتمنى الله عز وجد أن يكون هذا المقاب من الأمة كلام من الأمة يبين من الأمة لأنني عادي الأمة ما فيش كفانة تكفير وتفريقها والكلام بكله إحنا عادي نجتمع على على محور واحد فأنا أريد جسال العلماء الكرام الكبار دي اللي احنا بريش وراهم وعلمتنا دول إن احنا هم اللي يجمعونه يجمع الشباب بتاع الأمه كله على قلب رجل واحد نعم ما نورش اللي أخطأ ما نورش نكرر في خطأ وخلاص انتهى وما نورش عن المحسن أنت حصلت في حاليا وقت حاليا لأننا لسه مش كفناش أحسان فإحنا عايزين نجمع لهم على قلب رجل واحد يا ريت والله إن هم يبعدوا عن الجماعات والحزبيات وإن كله على كل قلب رجل واحد خلي أنا عزيزة عبرك الكلمة إحنا عزيزة كلنا وصوريين وكل يعني لا نقول يعني من أنا أحس إن واحد يعرفون الفلوس يون مش مصريين كل ذكراه فاضي أنا عايزينهم مصريين بس أنا عايزين العلماء اللي على الهواء كده مصريين كلمة مصريين فقط أنا مش عايزين نسمع أي أي تحزب خالص أنا عايزين نسمع مصريين فقط حتى كلمة مصري وسيلة أنا مش عايزين مصري بس نعم على هم إن شاء الله عز جزاك الله خير على كلامك وما يتعلق بالأمر إحنا لا نؤمن لا بحزبية ولا جماعات ولا شماز القبيلية الكلام ده كله فرق الأمة ومزقها تمزيقا إحنا ربنا سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين والمسلمون في مصر ولله الحمد لما يكون كلهم يسيرون خلف نبي محمد صلى الله عليه وسلم حيبوا يلدي وحدة وبالنسبة للنصارى عايشين معانا النصارى على حسب يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد في ان لازم يكون الارض فيها طريق الخير وطريق للشر وكده يعني فحكمة ربنا اقتضت في وجودهم فاحنا معانا وعايشين معانا ولهم حقوق ربنا سبحانه وتعالى شرعها في كتابه وفي سنة رسوليه لنا نتجاوزها فالقصد ان احنا بنقول تفريق المسلمين بسبب الاحداث اللي حدثت في ان استعداء الجيش كله واستعداء الشرطة كلها على ان دول لازم يرجع مرسو الا الامر لا تستقيم طبعا هذا الكلام لا يقبله اي انسان عاقل يعني انا هقف مع كلام اخونا محمد فؤاد جديد في جزء اخر في الدكتور لان عايزة يعني اشوف رسالة من كلامه وفقولتك توجهنها لكن عايزة كامل أكمل مع الاخ اللي هو بضع قطر بعد العزيزة لما قال فقولتك ليك رسالة بحث في الفضائيات، فضائيات غزو فكري. لما اتكلم في الإعلام قال الإعلام الموسف الموجود في بس والإعلام الإستام معظمه مغلق والكامل هو قالوا ده. طبعاً أنا بعتذر أولاً لسادم المشاهدين فكرة إن أنا تدخلت معاه في الكلام أو إن أنا احتديت فكرة هذه الجزيرة لأن طبعاً المسألة كلها مسألة دولة فالدكتور بيحاك لها مؤامرات ويريدون لها السقوط ولا شك إن الواحد بيدفعه حب الدين أولاً وحب لبلده ثانياً إن هو يدافع عنها ولا يخلو من هذا الكلام فكرة إعلام الموسف هو يرى قنات الجزيرة قناعة محيط تعرض الرأي والرأي الآخر لا هو أنا رأينا منها هذا موش صادق طيب كلمة اللي فضلت توجهها للدولة بشأن قناة الجزيرة لأن في الحياة على الدولة بشكل مستمر إن لازم قناة الجزيرة تغلق لأنها تبوص الكراهية والفتنة والتحريض على نازل لك الحدث هذا أنا, أنا ملته بس عن فضيحة الغزو الفكري نعم لو أنت قلت تشوف منها قناة الجزيرة مع منها القناة زي قناة العربية والإنبسي كلاهم عندي سياة لذا بيخدم اتجاه معين وده بيخدم تجاه معين لكن مش سهل أن نحكم على قناة بأن هي فعلا بتؤدي إلى كارثة على الأمة الإسلامية وأصرح بكده إلا إذا كنت على يقين من اللي بقوله لا. اللي بتعمله قناة الجزيرة الآن عبارة عن حرب حرب على مصر وعلى جيش مصر وعلى شعب مصر وحرب على الإسلام والمسلمين عشان كده احنا بنقول وبكل قوة بكل صراحة ان هي معقل الخوارج في العصر حارة مفيش كلام ان بي بتأجد الإخوان لمصلحة في مقابل فلوس بتأجر شرف القناة للي يدفع عشان كده سميناها عمل لقاط البصيره دائره السياسه مأوى الدعاره في فنقطه وانا بتكلم فيها مش الدعاره بمعنى دل... اللي بتكلم على الدعاره السياسيه اللي هو يقولك لك انا جاهز للتاجير تعال امريكا عايز يدفع كام وهنعمل لها اللي هي عتاب فهي مصالح قطر لان قطر كلها انت عايز ايه الدنيا حاكم قطر عايز من الدنيا الناس اللي في قطر عايزين ايه الدنيا انتوا عندكم من الخيرات انا مشيت في قطر جنه كل سنت في قطر عبارة عن صمت في جن عايشين في جن سيبوا الشعب المصري الحال توقفوا مع أخوانكم لكن إيه اللي خليك توقف مع واحد اتخلى؟ وانت عارف ان خلاص عودته مستحيل. شبه مستحيل مهاربنا سبحانه وتعالى قد يعيد الامور تانية بس ستعاد على حساب جسس ودماء وشعب وجيش عشان قطر ما هيش عندها جيش زي حقد على مصر عشان قطر ما عندهاش أرض ولا نيل زي مصر حقد على مصر فعايزة تمتص خيارات الشعوب العربية والمؤامرات اللي حاكتها مع قطر مع, مع الإخوان ومع أمريكا بالتنسيق معهم عشان يقلبوا الثورة العربية والخيانة بتاع الوزير القطر لما حاول ان هو يسعى والمقطع موجود على لما حاول ان هو ياخد رأيه في مسألة خلع الحكومة السعودية والثورة عليها قطر بتنظم مع أمريكا في تدمير الشعوب العربية وتخريبها فعشان فيدي هنقول لك باعت شرفها لمن يدفع عب انا مجرورش اقتنم كلها غير القيادة الجزيرة ليه؟ لان اللي بيعيبوا يروضوا في قيادة الجزيرة ده انا رأيه رأيه اخر ده اسفاف جاءت وانت على.. طب الاعلام بتاعنا احنا اسفاف وفي ايه في مسألة احنا ليه احنا بنحارب طول عمرنا لمسألة ال... ال... ال... الخلاعة والنساء الكسيات العريات وإشاعة الفحشاء وده بنقوله في كل ما هو عندكم في قطر وفينا وفي كل مكان احكام من الاعلام فونتكم استخدت لهذا الافص السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الله تفضل يا شيخ اتفضل هاشم محمود محمود معي. معاك معاك محمود حياك الله في انا معاك اهو تعال محمود, محمود الله الحمد لله الله يحفظك ويقويك لا يا بس هو فيش انا يعني يعني هو مش معايا مش اتكلم معاك بقول الصوت مش واضح يا يعني انا اهلا اهلا اهلا اهلا ازيك يا اخي في طب بقى بقى طب, طب, طب, طب واطه التلفزيون يا اخي الله كده صوته يا اخي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هو بالشكل ده يبقى حدث والله كنت والله اشوفه هو بيقول مش فهم كلام طيب فهموه او فهموا المتصل اللي اخوانا في الكلترول انه يوطر التلفزيون ويتكلم من التلفون لان كده هيضاع وقتنا على الفاضي فالله يكرمكم مع حزيني بس يبلغو بس لعل اخوانا مش بذكرش المسائل اكمل مع مع فكرة اعلام فوق الدكتور الكلمة اللي توجه للدولة فيما يخص قناة الجزيرة لأن الدولة الى الان مترخية جدا مع هذا الامر والمزاد قوات جزائية تبص هذه الفتنة التي تبصها طبعا في بقى صلتك متابع وشايف يعني لا لا شيخ عز مسألة السيطرة الان على قناة فضائية في ان الترخيص ممكن تمنعه لا انا ارى ايه انا ارى دلوقتي لو الابرس استدعى ان هم يمشوا كل السفارة القطرية وكل ما يتعلق بقطر من مصر خالص ولا هنا ولا هم ميجوش هنا اخوة ولا يعتبوا هنا الناس عايزين يخربون اعنا اعملهم ايه ده المفترض اصلا الحكومة تعمل كده. لكن هي القضية كلها في التقنية الآن يصعب السيطرة على إني أنت معك تلفون صورة وبتصور بالصورة وتنقل على المباشر عفو؟ نخبرك إزاي؟ فدي حاجة متغشى الدولة تأخذ ت تعمل لها حاجة يعني هتعمل للدولة والحاجة التانية كمان ما يتعلق بالتهديد اللي ينبغي إني يكون واضح وصريح لقطر من قبل الحكومة المصرية أنتم دلوقتي بتحربونه وحتى لو فرض الأمن في اعلان حرب على قطر بسبب اللي بتعمل مصر تعملها يعني ده امنة وده بلدنا انتوا عايزين تعملوا ايه يعني كأنه بتقولوا للناس ايه تلو بجيش كله واتلو الشرطة كلها واتلو الشعب كله فالحكاية دي ما ينفعش فيها الحكامات طب هم قادرى الناس بانهم يتصرفوا ازاي لكن احنا اللي بيقولوا ان اللي, بي... اللي بتعملوا قطر وبتعملوا قائلات الجزيرة انا شايفه من اخطر ما يمكن على الامة الاسلام بتصرف عليها في الشهر حوالي 30 مليون دولار حاكم قطر بتفعها بحيث تبقى على كل الأقمر في العالم كامتداد للCNN هي أصلا معمولة علشان تبقى بديل عن الCNN الأمريكي لأن الCNN مش حيبقى مقبول في العالم العربي بالشكل ديت صحيح. هي بتبسروا لقى الإنجليزيون حتى فهم عملوا صناعة قناة الجزيرة اللي صنعها أمريكا وإسرائيل هي اللي صنعها قناة الجزيرة فقناة الجزيرة دي عملت أصلا على أساس بديل على السنين فهما بيسعوا إلى مخطط غرب التدبير البيئة الإسلامية والبيئة العربية وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يكفينا شرهم لأن في حاجة هم الناس بمشاهدة بلا منهم إن الإخوان المسلمين نسوا حاجة معينة إن أنتم تمكروا مكر نسيتوا فيه ربنا زي ما لك بقولك فقوات الجزيرة ومكر أمريكا أمريكا أحكمت خطة على إنهم يعملوا شرق أوسر جديد يقسموه تقسيما هما عنين في بلادنا ويجيعوا كل لأمة محمد صلى وسلم حاولوا يضيعوها قبل كده عن طريق ايه؟ الشرعية الدولية وعمل أمة المتحدة وتقسيم البلاد جغرافيا بحيث بحدود كده مصطنعة لقوا الكلام ده برضو الإسلام بيقوى ويوصلوا بلجاة عندهم لجاية ما وصل إن الإخوان نفسهم راحوا ضربوا مين؟ برجية التبارة؟ ما هو اللي ضرب برج التجارة مين؟ اللي ضرب برج التجارة العالمي؟ القعدة صحيح. طب والقعدة طالعة من رحم مين؟ إخواني. الإخوان إخواني. فاذا وصلوا حتى انه يضربوا امريكا في عقر دارها فامريكا ابتدت ان نزلي صعبوا السيطره عليها خلص من الارهاب بتاعها هاتوها تمسك ايه بالاردن الاردن العربيه ونفذت مليارات دفعتها عشان الموضوع ده وفي النهاية خابوا برضو خسر ومش عارفين حد نقسم البلاد بتاعتهم اجزاء برده مفيش فايده فجات الوقف اللي حصلت ديت هتكون سبب باذن الله تبارك وتعالى في استجمع قوى الامه الاسلاميه انا بس بقول بقى حاجه عشان عز مهمة جداً هي إيه إن لازم المسلمين اللي هم موجودين في مصر يفوق ويرجعوا لربنا سبحانه وتعالى صحيح هم مسلمين بالفترة لكن مسألة استباحة المحرمات والانغمس في الشهوات ويكون الإعلام بتاعنا زي ما النبي عليه نبع والسلام ذكر سنفان الأمتي في النار لم أرهما فقال من ضمنهم قاموا معهم الاولى قاموا معهم بصياد كاز نابل البقر يضربون الناس اللي هي مسألة الصخرة والضرب والحكم للجبروت يعني ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات روسو هنا كاسممة البخت اللي, اللي انت تشوفه في الاعلام اللي هو المجاهرة بالعصيان فاذا ما كانش فيه عودة الى طاعة اللي هي الاصل والمجاهرة بالعصيان هتستمر تحت مسمى في يبقى ابشاء بالخراب كله طيب هتخلي الجزئية دي فض الدكتور مسألة الحريات وضطها في في منظومة الاسلام لكن هكمل ده دماء فضلك بس بعد هذا الفاصل ونتابع ان شاء الله عز وجل فاصل ان شاء الله رضا لك فابقوا معنا اتركوا في رعاية الله وابني. رحمة الله وبركاته عدنا بعد هذا الفاصل بفض الله عز وجل فض الدكتور كنا قبل الفاصل بنتكلم مع فضلك على فكرة الاسفاف الاعلامي اللي هو كان بيتكلم عنها فكرة ان الاعلام مصف في مصر ونرى منه المنكر والباطل يعني بينما رأى ان قهد الجزيرة محادث فلتكلمتين عن قهد الجزيرة لكن برضه عايزين كلمة نص للاعلام القائم في مصر الحمد لله والسلام والسلام الرسول اللي عزه اللي بشر عز ان مصر بفضل الله عز وجل محفوظة بسبب انتماء هذا الشعب الى فطرته الدينية في محبته للإسلام ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعني زي ما احنا شفنا وعرفنا على حسب ما جرى في التاريخ في ان مصر صدت همجية التطار نعم وصدت الحروب الصليبية نعم وانا بعتبر اللي حصل من فريعة وفتاح السيسي لا يقل عن النصر اللي حصل في صد تطار الصلمين ولا جد الى هذه الدرجة اللي حصل من فريق عفتاح السيسي او الخطوة اللي اخده لا يقل في قيمته التاريخية اللي حيذكرها التاريخ عن صد الصليبيين على مطابعة انسان لان كان المخطط انت بتحارب العالم كله بتحارب امريكا بتحارب اوروبا في مخططها المخطط الناعم اللي لو أرادوا إن هم ينفذوا بقوّيّتهم لفعلوا بنا أكثر مما فعلوه بالع بالعراق عشرات المرات. صحيح. فالقضية دلوقتي إن بلد بحجم مصر والسعودية شعرت بهذا الدور ووقفت معها التاريخ سيبت ذلك للملك عبد الله والفريق فتح وكذا الإمارات وكذا إخواننا اللي هم وقفوا ووقفة الخيانة اللي حصلت من الإخوان المسلمين أنا باعتبرها خيانة الخيانة اللي حصلت من الإخوان المسلمين للأمة الإسلامية أنه انضيعوا الملك لربنا الدهلوم وما طبقوا الشرع وما صدقوا مع الله عليه أضف إلى ذلك أنه الآن خيانتهم في الاتفاق مع عداء الإسلام ضد دين الله عز وجل وضد الشعب المصري وضد مصر والتاريخ برضه برضو بقي الكلام عن قضية التزام الشعب المصري بدينه الالتزام الفطر اللي تكلمنا عنه اللي هو تصديق خبر الله وتنفيذ أمره نعم أن يكون القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم لازم الرؤساء يحطه في حسبانهم أن هذا الأمر لا يعلو عليه أمره صحيح قضية الضغط على إن هذا الكلام ينفذ بحذافيره مسؤولية الحاكم فيها لكن هم عايزين الناس تشعر بإن استجابتها للإسلام باختيارها نعم إحنا ما عندناش إشكالية بس حتى على الأقل القضية في مسألة المجاهرة بالعصيان عبر وسائل الإعلام نعم يعني القنوات الخاصة المفتوحة اللي, اللي بتكلم بقول إحنا مسلمين وإحنا كذا وكذا وكذا وبعدين تجد تعرض أفلام شبه إباحية وبرامج شبه إنحلالية والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمتي في النار لم أرهما فذكر النساء الكاسيات اللي, اللي هم بيكسروا منهم دلوقتي في وسائل الإعلام يعني لازم وقفة لأنه لو ما فيش وقفة من قبل المسؤولين وأباحه ذلك وإذا أمر عادي والمجاهرة بالعصيان بلغت إلى أن الإنسان يشعر فيه بأن يتحدى رب السماء فالله عز وجل لا غالب الأمر اللي حصل في اليمن في السد مأرب مم. على فكرة السد ده اتكون يا شيخ عز أيام سليمان أيام سليمان عليه السلام لما قال ربنا بقوله وتفقد الطيرو فقال ما لي لأرى الهدود مم. أم كان من الغائبين ألا أعذبنا عذابا شديدا أو لأزبحنا أو ليأتني بسلطان المبين فماكس غير بعيد فقال أحط بما لم تحبه وجئتك من سبئ بنبئ بنبئ يقي إني وجدت مرأة تملكون مأوتها من كل شيء ولها عرش إيه عظيم. معرفة. كان في الوقت ذي سد ماري الموجود طيب المرأة هذه المرأة اسلمت مع سليمان. معروف إن ملكة اليمن لما سليمان جاء بعرشها وكذا يعني فوصل أمور في النهاية إن قيل لها تدخل الصرح فلما رأت حسبته إيه؟ لجة. لجة. حاسبت الوجهة كشفت عن ساقها قال انه صرح ممرض من إيه من قواري المهمية بتقول قالت ربي ان ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين فعادت الى اليمن فاسلم شعب اليمن مع النعم اللي كانت موجودة انها اوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وان كان البلد عيشة فرخاء ربنا سبحانه وتعالى لما انعم على هذه البلاد خالفوا شرعها م. وتبطر على النعم ولم يشعروا بفضل الله عز وجل عليه فكانت النهاية عجيبة جدا جدا ذلك بعد إسلامه بعد إسلامه إيه م. لأن ربنا لما ذكر حتى في سورة 7 ذكر داود وسليمان وجب بعد على طول قصة 7 توقيت واحدة ولقد أتينا داود منه فضلا يجباله معه والطير إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى موت سليمان فلما قضين عليه الموت ما دلهم على موته إلى دبة الأرض يتأكل من ساته فلما خر تبنت الجنة لو كانوا يعلمون الغيب ما لبس في العذاب ده قصة سليمان انتهت ربنا ذكر بعضها طول لقد كان لسبعين في مسكنهم جنتان عن يمين وشمال السد اللي عملوه في سد مأرب في اليمن في اليمن خل المياه كلها تؤدي إلى مزيد من الإيه؟ الأنهار مزيد من الـ من من البساتين وهذه الحضائق الجميلة وغير ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم كلوا من رزق ربكم واشكروا له فشكر ربنا سبحانه وتعالى بالقول واللسان والجوارح لكن ما ينفعش لو مجرد الكلام تقول احنا مسلمين بالفطرة وحنا كويسين والإسلام والخير ومصر الخير وكل حاجة وكده وانا بجاء ربنا بالعسيان طيب يعني واحدة عارفه ان ربنا سبحانه وتعالى حرم عليها ان تخرج بزينتها كده وانها تفعل تبقى شبه كاسي عاريه وتقول لا انا مسلمة و... ويبقى اصبح ال... ال... الرقص والحلال الاخلاقي يسموا الكلام بحرية. ما في <تصفيق> كلهم ده حريه مش هينفع الكلام ده طيب كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة رب غفور فاعرض قال لي ما خافوا ليه ما مشكله فيوم ما تتحول القنوات والدولة تسمح لهم بهذا هي بدأ حربة على الله عز وجل مسألة الاعراض عن شرع الله عز وجل آه. ما هو دلوقتي سماح الدولة في ان تأجر قناة فضائية طالع عليها قناة للرقص قناة للإسفاف الأخلاقي قناة لكذا وكذا هتلاقي ايه احنا عندنا في مصر الامر بيختلف بسبب ان مصر أقول لك قلب العالم الإسلامي قلب الأمة العربية الحركة الوحدة فيها بتبقى محسوب عليها اللي بيحصل في مصر بيتعمم في البلاد العربية كلها. صحيح. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل إيه. عارف. عارف. وبدلناهم بجنتيهم. م. جنتي زواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. قليل. اللي رسول الفهاء منعت مصر. وضيع. أردبها ودينارا. التقارير بتقولها شيخ عز إن اللي بيحصل دلوقتي. م. مخطط لضرب السد العالي والقضاء على الشعب المصري السد العالي محمي حماية جيدة جدا جدا والجيش المصري عام حسابه للمسألة دي والمية اللي موجودة ورا السد سبب في موضوع الكهرباء وموضوع الري والخير العام على البلد بسبب وجود السد لكن دلوقتي عشان تيجي تضرب السد دي موش سهل يعني عشان التحصينات الموجودة وغير كده السد نفسه في بنايته مش سهل ضربه لكن المخطط الأمريكي اليهودي اللي بيعملوه دلوقتي في بناء سد النهضة, النهضة بتاع, السيوبي بتاع السيوبي هو ده الخطر الفكرة كلها دافئة هو ده دا الخطر يعني وممكن ده بسبب عصياننا ربنا سبحانه وتعالى عمل فينا وبسبب استقامتنا ربنا يا أسيوبيا بتبني سد أسيوبيا مرتفع عن مصر نعم. لأن الجبال فوق ونازلة كده بالحضار لغاية البحر المتوسط صحيح فالميا بتنزل في نهر النيل تمشي تعدي على السودان السودان عملة ثلاث سدود م. بتاخد من المياه وتروا أراضيه وبتعد المياه تنزل على إيه على السد العالي في بحارة نصر والد الكهرباء, الكهرباء والمياه تمشي للزراعة فهما عملين اليهود يعملوا فكرة إيه بقاء دي أصلاً اللي مأسس الكلام ده والفكرة كلها كلها شغل يهودي. السد النهضة جاي بعد أسيوبيا. خلي بالك. فا مش هتنضر أصلاً مهما يحصل في السد حتى لو انهار. شتت ضر. هي وراء. تضر اللي بعدها ما تضرش شيء. صحيح. صحيح. وعملنا في منطقة جبلية بحيث لو إن الجبل ده هو حصل فيه زلزال أو انفجار ولو قنبلة صغيرة. محدودة يعني حتى واحد في جبل فهيهز الجبل يكسر الايه؟ السد فيوقع. فالسد لو وقع المية المتخزنة وراه كتير تنزل تدمر كل اللي موجود على النهر من السودان وتكسر السدود البحيرات التلاتة يبقى انت كده عندك ثلاث بحيرات مع بحيرة النهضة نفسها بتاع السد النهضة هو اربعة فهينزلوا دون مرة واحدة على ايه على, السدود. على السد على السد العالي السد العالي فهتجيب السد العالي معا فلو جابت السد العالي متوقع ان يموت نص الشعب المصري في خلال ايام والعملية ممكنة اه ممكن انا من كم يوم كان الكلام ده ظهر من كم في المذاقبيه اه تقرير انهيار سد النهضه سيهدم السد العالي والمصريين في قبضه السوري اللي كتب الكلام ده حسنا عبد الحميد محرر في موقع إخباري أربيو بيقول فيه كم يوم الخميس 33 مايو 2013 بيقول أسيلي كان هذا تقرير ورؤية لمهندس ألماني صديق يعشق مصر وتاريخه وتواصل نوقف بناء سد نهضة بأي وسيلة حتى لو ذهب المصريون جميعا مشيا لليسوبيا وهدموه يعني ألماني وهانس ألماني ألماني بيحب مصر, بيحب مصر بيحب مصر بقول أنا لو نظرنا للمضاده لو يقدر المصريين اللي هم يمشوا على ربيعهم ذات السوبي ويكسروا السدي ذا ببديهم يعملوه قل لا أتخيل اندسار مصر ولا أتخيل اندسار معبد الكرنك وأهرامات الجيزة من الوجود وطبعا الماني في الحاجات اللي يعني عند <تصفيق> فيها ولا أتخيل كارثة يموت فيها سبعين مليون إنسان وقال النظرة كلها <تصفيق> يتكلم في عدد عدد ايه النظريه كلها هو. فروض النظريه من خلال النقاط الأل... الاتيه نهر النيل بيجري من الجنوب للشمال في حال بناء سد النهضه فإن المياه ستتجمع خلف السد وسيكون من استحاله المساس بالسد لأن لو جمعت المياه خلف السد يبقى احنا المفروض نروح نحافظ على سد ايه عارقة ثمها تجمع وضعه كان هيحمل السد عن دين حتى اذا تم توجيه ضربات جوية للسد وهدمه فان ذلك معناه بمنتهى البساطة عدم تأثره بأسيوبيا صحيح ضمره لان هي يبقى هراه اللي مسكتنا والذي هو الدراعن أسيوبيا وضمار صاحق لدولتي السودان ومصر حيث ان المياه المتجمع خلف السد ستتجه شمالا لنزله صحيح في اتجاه السودان ومصر ومبتعد عنه أسيوبيا يبقى أسيوبيا ما أصبحش حال حاجة تانية في حال المساس بسد النهضة الأسيوي أو انهاره لأي سبب كان سيعني ذلك فناء مصر بالإضافة للمياه الهائلة التي ستتدفق على السودان ومصر وتحصد في طريق الأخضر واليابس فإن انهيار سد النهضة الأسيوي يعني ببساطة انهيار السد العالي وبالتالي فجسد السد العالي لن يتحمل ضغط المياه المفاجئ الناتج عن انهيار سد النهضة. لان هو جاي معاه ثلاث سدود على الموجوده في في م. ثلاث سدود ما عاليه جدا يبقى هم دمروا الخرطوم ودمروا الشن السودان جنوب السودان السودان ووسطين السودان وجايين بقى الغرض هنا ان هم يدمروا ايه مصر مصر أو لن يتحمل ضغط المياه المفاجئ الناتج عن انهيار سد النهضه فتصبح الكارثة بالنسبة لمصر كارثتين وباجراء حسابات دقيقة فان انهيار سد النهضة والسد العالي في آن واحد يعني غرب لكتلة السكنية في صعيد مصر ودلت مصر بالكامل وفناء سبعين مليون مواطن مصري يعني إذن القضية دلوقتي ما هو قولك في الحال العصيان زي ما ربنا سبحانه على القدر إن يحفظنا من هذا الأمر إن شاء الله لو إن الإنسان عصى وتمدى في عصيانه ربنا سبحانه وتعالى خلاص هو كده الدنيا على ابتلاء هتنكر ربنا هنقرك وينكرونا انكر الله والله خير الايه الماكرين هتعرب ربنا ربنا هينجيك من مكر الاخرين زي ما ربنا نجينا من كيد المكر الاعظم في العالم الان مكر امريكا في الشرق الاوسط الكبير اللي دمروا مصر وفاتتوها وده فاتته الدول العربيه فقعدوا يجيبوا من هنا ومن هنا وليبيا وتونس والجزائر وكلام من ده ولفوا اليمن وبتاع عشان يجي يوصل لايه لمصر زي ما برده التتار جم من كل مكان وكل لغات ما جم عند مصر وصدتهم الصليبيين لفوا من هنا وهنا ولفوا ومصر صدتهم نفس الكلام برضو عشان كده بقول لك السيسي في صد الى هؤلاء هيذكر حت... التاريخ على نفس المستوى اللي صد فيه الحروب الصليبيه وصد التتار وصد وعمل و عمل نفس نفس الفكر خد بالك ازاي فهنا القضيه دلوقتي مش مش احنا ناقصين بقى ان احنا نجلد ربنا بالمعصية بدل ما نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى ان رد لنا بلدنا ورد لنا وحدتنا واصبح فيه وحدة ولحمة بين الشرطة والجيش والشعب ما كانتش موجودة بعد ثلاثة 25 يناير مش كده صحيح. هم حاولوا يمزقهم ال... الانتماء بتاع الشرطة بحيث يبقى الشرطة انت اللي لما كنا بنعد على الشرطة كده هم سايبين الناس بيأكلوا ببعضهم وكلوش... مش انتوا اللي اخترتوا بالصورة اتحارقوا ولا ولا عبجاء الاحساس ده بتشوفه دلوقتي ده كل واحد هاين بعمله بحبه بإخلاصه ووافه وبيدافع وبيحاول بقدر مستطاع ان هو يحمي البلد فالقصد بيقول لك كمان هنا ايه اي ضرب عسكرية لصد النهضة بعد اتمام بنائه هو منتهى الغباء فهو تدمير ذات يبقى مصر يبقى اذا لو تبنى الساد مصر تبصره ويلا هتبع فانت بلعامة تبع عامة مشكلة كبيرة جدا تيه. طيب غير كده شوف الرؤية تاني اذا قدر وتم بناء سد النهضة فلن تكون مشكلة نظرة المياه والجفاف بشيء يزكر بجانب الترتيبات الامنية اللي لازم اتخاذها فمصر ستجب نفسها مضطره لحماية سد النهضه كما تحمل السد الع... العالي تماما بل اكثر شو بقى نروح نحميه استاذ اه كارثه كارثه كل مقاييس وده السعي الامريكي القطري ان هم يخربوا البلد وده السلب برضه في ان مرسي لما راح هناك في سوبيا ادبر السد وتوافق على مشروع السد ده كل حته كان بيروح فيها تيجي من ورا مصري بقى ازاي؟ وإذا كان من الصعوبة أن تقوم دولة معادية كإسرائيل مثلاً بضرب السد العالي مش هتضرب السد العالي علشان قوة الجيش المصري في حمايته ومنعته ودفاعاته الجوية فبإمكانها الآن أنها تضرب سد... مش هتضرب سد النهضة هي كل ما هتفوت شوية أنا بالجنب سد النهضة في الجبل اللي هو جنب السد الجبل نفسه هيبتدي هي هيعمل حركة زيزاريه <تصفح> زي <تصفح> يكسر السد هو اللي مقلوب بس كسر صغير بس كده شرخ كده يكون في السد بس وسيب الباقي بقى شفت المخطط الصهيوني الأمريكي أو إسرائيل بتخطط إزاي؟ فمعنى كده إيه؟ إن القضية كلها ما في ليس لها من دون الله هيكشفة صحيح. دي بقى علشان أنا أطلب حماية ربنا وأقول يا رب حميني أو ما أنا أظهر بالمعصي أخلي كل الإعلام بتاعنا إعلام لا يتطق الله عز وجل وتبقى في الأمور تحت مسمى هوريات وكلام من ده ومحدش حاسس بالبلد ولا حاسس بالكرسى اللي بتحصل فبإمكانها الآن ضرب سد النهضة المنتهي السولة واليوسف وانهير سد النهضة سيتكفل بتدمير السد العالي بالتالي وبعدين ساعتها ده حتى لو فرض ان احنا المية ده كتير فحاولوا انهم يفتحوا السد ويشوفهم في التشكة وكلام من ده فكمية المية اللي مفروض تفرغها من السد كبيرة جدا جدا يتحملهاش كل الكبار اللي موجود على النهر. هتوديها فين صحيح هو هتوديها فين زمان كان بيرمي للغاية البحر المتوسط <تصفيق> المتوسط يعني مشكلة مشكلة بكل المقاييس فالربنا سبحانه وتعالى ولذلك النهاردة النهارده يعني قرات خبر مش عارف الخبر ده يعني الجيش بي بيتكلم عنه انه ده موافقين عليه اهو السيسي يجبر اثيوبيا على هدم سد النهضه قبل النهضه اتكلمنا امبارح <تصفيق> او النهاردة كم شيخ إسمه؟ لردة تمانية وعشرين. تمانية وعشرين، وطلع من حوالي يومين. مم. 26 وعشرين بالضبط الساعة ستة تداول منشطات فيسبوك عبر صفقة انشاء معجبين بالإعلامية فلانة تصريحات نقلا من عن صحف السوبية صحف إثيوبيا بخصوص سد النهضة وتأثيره في حصة مياه. نص وزيره الصحيفه تصريحات لوزاره الخارجيه الليسوبيه تقول فيها انها تلقت اتصالا هاتفيا من وزارة الدفاع المصرية انذر فيها الجيش المصري الحكومه الليسوبيه بعد تماديها ببناء السد وهددها بهدم السد واكد الفريق السيسا ان شعب المصري لن يفرط في قطره من النيلي ولن يسمح لأي دولة ان تتعدى حدودها واتفاقياتها مع مصر وان مصر الاقوى ستظل دائما الاقوى في الشرق الاوسط انا عايز اقول يعني ايه الخطورة دي ممكن تبقى المساله حتى هم بيقول لك ايش الحز لو فرض ان الكلام ده كله مش هيحص. بس السد حيتبل فكميه المايه اللي هتتحجز عشان تعمل بحيره كبيره خد في سد النهضه هتاخد له 15 سنه فكل سنة عايزين يحاولوا المايه بدل ما تيجي على مصر يحولوها على ايه على البحيره بتاعه السد عشان تملى صحيح فهيجيلك نقطه في المياه فمح... المايه اللي كانت بتجي لك ما عادش هتيجي لان كلهم حاولين على الايه للسد فاور الاتفاقيات ممكن دلوقتي مع الشيخه على ان المايه اللي جايه ياخدوا بدل ما يبقى 15 سنة عشان يعملوا بحيرة في السد يخلهم تلائكين اربعين فسنو بديك جزء من الماء وياخد جزء آه ياخد ايه بديك جزء من الماء وياخد ايه جزء بس محدش عارف بها الأمور كلها لكن انا اللي واثق منه من وجهة نظري لمن يستطيع انه يبيع الدنيا كلها عشان الهدف اللي في دماغه ومشروعه ان الاخوان المسلمين والامريكان هم ورا البلوة الكبيرة اللي بتعملها يا طب هل ممكن نقول الدكتور كتحليل للموقف من وجهة نظر فولتك يعني انه هم كانت الخطوة الاساسية تقسيم مصر من داخلها اننا نستطيع نبتدي نقسم مصر بس من داخلها دولة خطية ودولة في النوبة وكلام ده كله بس حاطين السراتيجية ان لو ده ما فلاحش في حراندينة ساد النهض هو خليني اقول لك الحاجة حلواش خعزي يعني جاهز الفكرة اولا اسرائيل بتعمل الكلام ده كله ليه عشان تحقق حلمها من النيل للإنيل الفرق. للفرق فعشان يتحقق الحلم كلها السيطرة من الفرات لازم مشروع سد النهضة عشان يخرب مصر طول ما مصر قوية فكرة اسرائيل مش حتيب. اللي هي هتتبه حلم الاسرائيل يبقى اذا اسرائيل بتسعى الى المسألة دية عشان خاطر تحقق حلمها تان. من الفرات طيب امريكا بتسعى الى حلمها في انها تضمر كل القوى الاسلامية الحق بحيث الاسلام نتقوم نهو قائم عن طريق ان هي تقسم الشرق الاوسط الكبير الى دويلات صغيرة وكل دولة دويلات ودويلات وهكذا متناخرة فينشغلوا بنفسهم ويبقى هم معالين في امريكا نصر راحين وياخدوا بطولهم زي ما ام عايزين ياخدوا من كل الاخوان المسلمين فكرتهم اقامت خلافة ايه عالمية على حسب رؤية حسن البنة والخلافة لحظة حسن البنا في ان هو الاول يوصل للتمكن في هذه البلدان وبعد كده يبدأ ينظم صفوفه تاني ويبقى دولة ت ده الإخوة. يعني كل واحد داخل بنية تخصه وكل واحد بيستغل التاني فأصبح عندك ثلاث محاور بيستغلوا بعض وتركيا برضو في المقابل وإحنا كحلم الخلافة كان عندنا وإحنا ممكن نستغل الإخوان بعد كده والخلاف كله على المقر بدل ما يبقى المقر فيين في مصر وخلاص يبقى نزع على مقر مش حضر بس يبقى مقر الخليفة الأعظم في الأستان تقول لك اسطنبول فكل واحد داخل بنية مختلفة وكل واحد بيسعى للعب والآخر واستغلال الآخر والكل بيسعى إلى مشروعه على حسب ما يصبوا إليه لكن خدمة أمة محمد اللي هي الامة اللي للجماعة عندها أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن هذه المقارب وتكون عايشة في أرضها وفي أوطانها تعبد ربها بلدة طيبة وربهم بفوق دي مش عند الإخوان ولا الأمريكان ولا اليهود ولا الأطراف وفي الغالب هم دول اللي بينتصرهم اللي هم الجماعة لأن ربنا قال كتب الله لأغلباننا أنا ورسلي فأتباع الرسل الصادقين اللي هم منهوش مقرب غير توحيد رب العالمين إن يكون الإسلام دين الفطرة مسلم كده منه لربنا سبحانه وتعالى مسلم بيتابع النبي عليه الصلاة والسلام لا حصل البنة وسيط ولا أمريكا لها مصلحة ولا له مقرب من كده ولذلك كل المؤامرات دل اللي بتحصل احنا شايفين انا شايف المؤامرات دي كأن تلاتة اربعة عادين مع بعض ويحكوا بعض قطر عاملة مؤامرة بتبيع شرفها العربي دعارة سيسير الكلمة عنها دي وتقول مين اللي يشتري تعال فامريكا واخدها في السكة تعال نفذ وحنا هنديك قد كده واخدها ساعة كده واخدها ساعة كده والأطراك وكلهم والقرضاء ويقعد بقى شايف الدعارة دي ومفصول فدي بالنسبة للقطر وبالنسبة للأمريكان محاولتهم دلوقتي هم بيخيروا بقى دلوقتي ها؟ مع مصر ولا مع تدمير مصر فاللي بيحصل في سوريا دلوقتي من استعداد لضرب سوريا ما هو في الحقيقة إلا لإيه؟ انظر لي نحن, انظر لي نحن. أو زي ما تقول تدخل سافر من إن جاتش بالطريقة دي تيجا عن طريق السرد النهضة إن جاتش بكذا تبقى عن طريق كذا لكن لا يمكن أن ينجل حق سبحانه وتعالى شعب مصر والمسلمين في مصر إلا بعودة صادقة الكتاب اللوصول لكتاب الله وصد رسولي وانهم يكونوا مع ربنا سبحانه وتعالى في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ساعتها تحس بها ان الشعب فعلا محتمي بما لا يمكن ان يقهر ابدا لان هي قوة ربنا سبحانه وتعالى ومشكلة وبس بقى ربنا قدر على ان هو ايه ان الامور تضرب مش حكاية صد النهضة لا ان ربنا يكسر الامريكان والاوروبيين صحيح انا انت دلوقتي امريكا كلها برضو انتقل الامر عام من السد النهضة على الصورة اللي احنا ذكرناها والتقارير اللي لقيتها يعني ففي امريكا امر ازرق ممكن يجي التلج يدمر الدنيا تيجي عواصف تدمر الدنيا زلزال يحصل عندهم يعمل طوفان تسونامي يغرق الدنيا هناك في امريكا ممكن القنابل اللي هم قاعدوا يجمعوا فيها والصواريخ اللي قاعدوا يجمعوا فيها النووية دي كلها اللي هي عندهم مشكلة في مسألة تخزينها يعني انت عندك دلوقتي سلاح ممكن يفجر امريكا باللي فيها كلها فعنده آلاف من السواريخ النووية والقناب النووية لو إني سالوخ واحد بس حصل في خلق هيجيب الباكل وتتمسح أمريكا من على الأرض وربنا قادر عم نعمل كذلك لأن الإنسان مهما بلغت أسبابه ومهما بلغ حرصه في حاجة لازم يغفل عنها وربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبب في تدمير زي ما النقوان قالوا من أشد منا قوة في المظاهرة مش كده؟ احنا عندنا قدرة على اللم الشارع والتنظيم وتأثر على الناس بهذا فاستهانوا بالإيه بالآخرين بتروح تمرض انا وعملين شوية توقع وحشة دكتر منه فسقطت الإيه الاخوان اللي هم كان أسلوبهم مش لاستعانة بالله استعانة بطريقة الحشد والتنظيم والدقة وكلام من ده زي ما قولك مرسي كان قول من استجارة بكم لا يوجد يحصل يحسر بالنسبة للشعب ده اللي عمله من مرسي الحاجة الثانية ان هم كانوا بيسعوا في الاسباب الى ان الاسباب في ايدهم واقل مدة ممكن يحكموا فيها خمسمائة سنة ولا حال ماكملوا السنة لا. اتاهم الله من حيثه ايه لم يحتسب, لم يحتسب. زي برضو ما مبارك استهان بالشباب في اول ثورة ما حصل صحيح اتاهم الله من حيثه لم يحتسب, لم يحتسب. فالانسان لم يكن على صرط يظهر فيها تواضعه لله يعني أقول دلوقتي أنا أتمنى من الحكم اللي جاي تحس الشخص زينا مسلم زي خلق الله مسلم يتحمل أمانه مسلمين مسلم ينزل في الشارع مع الناس تحس انه هو بني آدم زي خلق ربنا يعيش المعاناه اللي موجود فيها كل واحد مصري وكل واحد مسلم ويبقى حريص على ان يطيع ربنا سبحانه وتعالى هو ده مش معقولنا أنا بدور لك على أكله واقتصاده كالأمين ده و.. وانت عايش في برج عاجي وأنا عايش في الحضير ما انتش حاس بيه صحيح. فإحساس المسلمين ببعضهم البعض حاكما ومحكوما وإذا الفجوه الفجوة بين الحاكم والمحكوم والالتحان بين الحاكم والمحكوم يحسوا ببعض هو ده العامل الرئيسي في بقاء مصر والدول الإسلامية عالية خفاقة وأي مخلفة الآن بنقول لكل الحكام سواء في مصر أو في السعودية أو في الإمارات أو في أي مكان أي واحد شايف نفسه لا يتفق مع كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رجع نصوصاً وخصوصاً الأمر لأن ما أسرع زوال المونت لمن عصى الحق سبحانه وتعالى والله عز وجل قال إن الله لا يغير ما بيقوم حتى يغيرون ما بيقوم يعني أظهر الدكتور أن الكل اجتمع على قضاء مصر أو على إهلاك مصر من أجل مصلحة كل واحد رابيكة صعيد إخوان تركيا طبعاً نول. أوروبا وكل دا كله لكن كله بدرعوا مصلحته وفي النهاية مصر هي المطمئة هي المطمئة ويجب هنا ان احنا نقول للشعب نجاتكم من هذا هو ان تعودوا لله وليني مصرح فيه نعم ويرجعوا الله عز وهذه المعاصر التي نعيش فيها وبإذن الله تعالى دا يعني حاجة مش بنقول فيها ان شيء صعب تحقيقه او شيء اذا القبيل لا احنا بقول على مستوى الحاكم والمحكوم كل فرق في كل مكان على حسب ما اتاه الله واسترعاه، على حسب ما خوله ولو اللي في ايدك دي امانة عندك ربنا ادها لك فحاول تطيع ربنا سبحانه وتعالى فيه ويكون عندك النية في الطعوة والحرص صحيح قد يكون في جهل بالشرع لكن ربنا بيحاسب على منام العمله ايه فتسأل وتتعلم وتحرص على انك تفهم دينك كويس وما ومطيعش وقتك في ان يكون كل الوقت في التفاهات والمظاهرات والثورات يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى من علينا الان بنعمة الامن اللي حاسس به الشعب المصري الى حد ما بعد زوال الاخوان هقولك ازاي فالاخوان مش هيسكتوا يوم الجمعة اللي جايه اللي هتبقى بعد بكره مش كده نعم 30 هيحاولوا ان هم يولعوا في الشعب المصري تاني وربنا ان شاء الله عز وجل برده هيبطل مكايدهم لكن هل يعني ذلك بعد كده ان الحكومة تعمل المظاهرات في الشوارع كل يوم والاعتصامات المفروض الكلام ده يشال خالص مش حاجة اسمها اعتصامات مش حاجة اسمها تظاهرات ولا كلام فاضي من ده ولا يشرعوه فان انه لا ده حق مكفول للشعب المصري داريا على النظام الغربي فشوفوا النظام الغربي بميليه ابتدوا الوقت يقول لكم ابعدهم عن الفتن ديت لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الامن سبب في المهضة وال ونماء البلد نعم. فانت بتقولوا لا يا جماعه المظاهرات فالاخوان بيستغلوها وكل مغرب بيستغله وكل واحد ينزل مش عاجبه حاجه ينزل في الشوارع طب وبعدين بقى ما ثلاث سنين اتعلمنا كفايه كده كفايه مظاهرات ومظاهرات ومظاهرات ومظاهرات وثورات الباقي هتقدروا دلوقتي على الايق على... نظام ان هم مازالوا غير معتصمين بالله معتصمين بالغرب ان هو هيزعل لو لو منعنا اتصواتهم مظاهرات تقولوا الدوله مش ديمقراطيه تمام طب طب يا شرع الله انتوا ايه ايه اللي مضايقكم ما في حاجه وأنا أقولك لأن تسلم البلد يبقى فيها حكم في هيبة وقوة بحيث إن الناس تأمن على نفسها وتأمن على أعمالها والبلد تتحرك وتشعر بذلك ويكون في واحد قوي وأمين زي ربنا إن خير من استأجرت. قوي لأن الحاكم المفترض ده رجل بيشتغل لخدمة بلده. فلما يكون هو موصوب بالقوة وموصوب بالأمان خلاص انسى ما حدش حاضر قارب من الشعب المصري. إنما لو طلع بقى حتى يقول شوية الوزير الفلاني عنده مصلحة والحزب الفلاني عنده مصلحة وما أعرفش إيه البلد ستتشر تتشظم وحيبقى فيه نواه للطقاء مرة أخرى ونواه للتحزب ونواه للاختلاف وهتبقى مشكله كبيره جدا بس الله فيه. فيه. احنا بنقول النصح عشان تعز يعني, يعني شو شو قلت قلت سلام. احنا شاء الله يصلوا ان شاء الله احنا بنقول الكلام ده هوت لمن يسمع منهم ومن يعقل احنا انت عارف الواحد لا بيسعى الى ان يروح يقابل الوزير ولا يقابل فلان ولا فلان ولا ان انا بوجه الرساله عبر الاعلام في قناه البصيره وقناه البصيره تعتبر قناة فقيرة على الدحله لا بنطلب من فلان ولا فلان احنا بنقول كلمة الحق وربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق و ذو القوة المتين انا عشان الوقت فقول الدكتور و... و ما في فقولتك اكتب من كده انا عايز اقف مع كلمة اخونا محمد ترواد الجديد اللي هو كان بيتكلم ان احنا اجتمع على كلمة واحدة و فكرة احنا نتكلم عن اخوان او نتكلم عن مش عارف المانيين او ليبراليين او سلفيين ونضع كلمة مصر هي ال... هي الاصلة وهي الام نجتمح حولها و... و... وكله يتبنى هذه الفكرة الفكرة في... في في ظاهرة طيبة و... ويعني هو كويس بس هنا في نقطة على عليها كيف نجتمع كيف نجتمع هذي الإخوان هيك توما علمانيين مع البروليين مع الثرفيين مع كلنا. مودلين الأخ اللي بيتكلم بيتكلم عن طريق آه يعني آه دعوة إعلامية لكن ماش موصوفها صح. مم. إحنا نرغب في الاجتماع. فعلى نجتمع إحنا بنجتمع على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حد شيء يختلف عليه. الكل يتمنى إن قائدوه مين. محمد. محمد, محمد أصل. فهنعزين الإخوان يخرجوا من عباءة حسن بن وقياد حسن بن إلى إن يكون قائدوه هو النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين برضو نفس الكلام عند السلفية يخرجوا من حزب النور ويخرجوا من السلفية البغيضة اللي هي بتاعة الحزبية ديت ويرجعوا الى ان يكون قائدهم محمد صاحب كل الوضع في الاسهر يبقى برضو السنة هي اللي تحكمهم والنبع السلام هو قائدهم وهكذا هكذا نجتمع انها بغير ذلك لا لانه لو تصور قال ان مصر هي اللي هتجمعنا وانا مصري بغض النظر عن كوني اخواني ولا مش اخواني او غيره فطيب أنا ما بتكلم على كيف مصر الإخوان عايز حاجة فهيندلوا مظاهرات ونتظاه مشكلة. إذا كانوا قالوا إنهم حاق مكفول آه حق حا الديمقراطية. حايبقى حاقد م democracia. فانت لما تيجي تنزل إحنا عندنا في مصر يصعب جدا السفر على هذه القضية لأن الإخوان لما بندل بندل في الأول سلم وتبقى في النهاية دمو زي ما بتشوف كده. بندل مظاهرة في الأول هات لأي مظاهرة عملها دخول المسلمون يبدأوا في الأول. بالكلام نهاية تكتبها بالحجارة والنار والولعه والملتوى دي طبيعة في الأخوة فأنت لو أجئت المظاهرات أنت ما هو لازم أشياء كتمة علينا ولا كم فلو قال حب مصر فما أنت وخلبنكم ما تنسوش الشعار اللي كان بيرفع فص مبارك الحزب الوطني في حب مصر إني اللي عايزينها بمصر لا أقتري بتحط يعلق يافطه كبيره في الشارع بحب ايه مصر وحب مصر وحب مصر طيب طب مش عايزين حبنا لمصر ينسينا الماضي في مسألة الضحك على الناس باسم حب ايه مصر لان انا انا عشان انا اقول لك دلوقتي اللي بيخاف من ربنا عمره ما يحزن لمصر لان بيخاف من ربنا على مصر بخاف من معصية الله على مين على مصر بخاف انني اسرع حاجة مش بتاعتي ان ربنا هيحاسبني ان مصر مش هتحاسبني صحيح مين اللي في مصر لان حتى القانون وضعي مهما كان الحركه الكبيره حاجه محمد طلعنا مين بالصفقات انما ربنا اللي هو ما اعرفش شكله في ايده نعم. فربنا سبحانه وتعالى لما يعني الانسان يتقي الله على ثوابه في بلده هو ذا اللي كتبه مصر القوي والامين وكلمه الامين دي مقصودة لان الارض امانه واللي ادها ربنا في مصر امانه فحافظ على الأمانة دية بلا تنفذ أمر ربنا فيه كده يا بانت حافظت على مصر إنه أقول لك كل إنها نجتمع تحت مصطم منها أنا بحب مصر بس هخذ لي قرده بالبنك وفيل مش ده دالك كم يحصل أيام بارك. وممكن يحصل مع من منعدوم الضمير الآن فإن لم يحاصروا ويكون فيه قناعة شخصية بحب مصر بناء على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والخوف من الله وحب الرسول وخوف من عزاده يا بانت عمره ما في حد يحب مصر الا بالطريقة صحيح وهي السكه عمرنا ما هنجتمع كده اصلا لان كل واحد له فكره وكل واحد له ايديولوجيه معينه فمش هبنفعك مع بعض الاصل ان احنا نجتمع على كتاب الله وعلى سنه الرسول انا انا بسمع مثلا الاعلاميين التالين وهم بيتكلموا في موضوع حب مصر والكلام عن مصر وحب مصر وتحيه مصر كده يعني هم كلهم بيتكلموا ووقفوا الناس عند محبه مصر وبعد كده يسيبوهم يسرقوا في مصر ويغبو في مصر اخبارك ازاي هقول لك هيطلعوا مفيش واحد بيحب مصر وهيعمل كذا مفيش واحد بيحب مصر وعمل كذا طب تقول لي مفيش واحد حيحب ربنا سبحانه وتعالى وهيسرق من مصر وينها من مصر صحيح ربنا كفره اي نعم فكل ان انا احط مصر بديل عن رب العزة والجلال ما ينفعش تقول لك يبقى دلوقتي في الاصل كله حيعود الامر برضه اللي يبقى إن مسلقي هو ان مسلكي هو مسلك الصادق الامين محمد صلى الله عليه وسلم على اساس هو ده المسلك اللي نجد مصر هو ده المسلك اللي يخلي الواحد يبقى عنده وازع ايماني وعنده ضمير في حب الوطن بتاعه وحب الاخوان وحب البلد ومرعاة الاخرين وحوق الاخرين كده البلد تسلم صحيح الله بالصحيح يعني قضيبك دكتور بهذا التبصير وهذا التبسيط اللي وضح الناس في امور كثيرة جزاك الله خيرا وربط هذه الامور بخصة سد المقرب العلاقة تبقى جديدة بالنسبة للناس بالإصفات على محاولين عليها في كده في التاريخ <تصفيق> بالواقع وفي الحق <الحركة تصفيق> الناس لو قالوا التاريخ هتعرف وقاعها كويس يعني الله في الدكتور واجازه صحه وسلامه الله يكرمك اشك عز فيك ويعذرنا برده في حكايه بعض الرسائل وصلتنا من الاخت ام فضيله دوشا من الجزائر وبعض اخواننا كده مش حق. مفيش وقت عشان نقرأه لكن ان شاء الله ممكن في وقت الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والعرفان لفضيلة الاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردوان استاذ العقيدة والاجيال والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد ضرر عفيف النصي عل عن بعض شكرا لكم الله يحفظك بإذن الله دعمني وزيح حفلات الله فيكم فيك والشكر كلهم على المصابر علينا الله يبارك فيكم والشكر وصول لحضراتكم على أمل اللقاء أترككم في رعاية الله وأمني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته